حدثنا مصرف بن عمرو ا ل أ ي ا م ي حدثنا يونس يعني ا بن بكير قال حدثنا محمد بن إ س ح ا ق حدثني محمد بن أ ب ي محمد م و ل ى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير و ع ي م عن ابن عباس قال لما أ ص ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم ا ل م د ي ن ة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أ س ل م و ا قبل أ ن يصيبكم مثل ما أ ص ا ب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أ ن ك قتلت نفرا من قريش كانوا أ غ م ا ر ا لا ي ع ي ف و ن القتال انك لو قاتلتنا لعرفت أ ن ا نحن الناس و أ ن ك لم تلق مثلنا ف أ ن ز ل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا بنا ستغل ق ر أ مصرخ إ ل ى قوله رئه تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة حدثنا مصرف بن عمر حدثنا يونس قال ابن اسحاق حدثني مولى زيد بن ثادت حدثتني ابنه محيطه عن ابيها محيطه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوسب محيطه على شيبه رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله وكان ح و ي ص ة إ ذ ا ك لم يسلم وكان أ س ن من م ح ي ص ة فلما قتله جعل ح و ي ص ة يضربه ويقول يا عدو الله أ م ا والله لرب شحم في بطنك من مالك حدثنا قتيده بن سعيد أ خ ب ر ن ا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي عن ه ر ي ر ة أ ن ه قال بينا نحن في المسجد اذ خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إ ل ى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أ ر ي د ثم قالها الثالثه ة ع ل أ ن م ا ا ل أ ر ض لله ورسوله و إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ج ل ي ك م من هذه ا ل أ ر ض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعث وإلا ل ف ع أ ن م ا ا ل أ ر ض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن داوود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اذن في قبل و ق ع ت بدر انكم اويتم صاحبنا وانا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجنه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم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 ل م ا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعه بدر إ ل ى اليهود إ ن ك م أ ه ل ا ل ح ل ق ة و ا ل ح ص و ن و إ ن ك م لتقاتلن صاحبنا أ و لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلافيل فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ج م ع ت بننا المضير فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الينا في ثلاثين رجلا من اصحابك وليخرج منا ثلاثون ح ب ر ا حتى نلتقي بمكان المنصب فيسمعوا منك فان صدقوك وامنوا بك امنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحفرهم فقال لهم انكم والله لا ف تامنون عندي إ ل ا بعهد تعاهدوني عليه ف أ ب و ا ان يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بني ق ر ي ظ ة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إ ل ى أ ن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلس ب ن النضير واحتملوا ما أ ق ل في ا ل إ ب ل من أ م ت ع ت ه م و أ ب و ا ب بيوتهم وخشبها فكان نخل ب ن النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه وخصه بها فقال وما أ ف ا ء الله على رسوله منهم فما أ و ج د ت م عليه من خيل ولا ركاب يقول どうぞ。<音楽> ف أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر ه ا للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من ا ل أ ن ص ا ر وكانا د و ن ح ا ج ة لم يقسم ل أ ح د من ا ل أ ن ص ا ر غيرهما وبقي منها صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أ ي د ي بني ف ا ط م ة رضي الله عنها حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا بن بن أخبرنا ابن جريج عن فارس الرزاق موسى عبد بن جريج عننا. عن ابن عمر ان يهود النضير وقريظه حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير واقر قريظه ومن عليهم حتى حاربت قريظه بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ن ه م و أ س ل م و ا و أ ج ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود ا ل م د ي ن ة كلهم بني وهم قوم عبد ابن بني قيمقاع ويهود قوم وهم سلام الله حدثنا ا ر ث ة وكل و ي ه ي بالمدينة كان د ح هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا أ ب ي حدثنا حماد بن س ل م ة عن عبيد الله بن عمر قال احتبوه نافة ابن النبي الله قاتل النخل والأرض إلى قصرهم. فصالحوه الله الله خيبر فغلب وسلم وألجأهم لرسول وسلم عليه أهل قصرهم عليه عن عن عمر على على أن أن الله صلى إلى الله صلى ق عليه وسلم الصفراء والبيضاء و ا ل ح ل ق ة ولهم ما حملت ركابهم على ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فان فعلوا فلا ذ م ت لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن اخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بن النضير حين اجلت النضير فيهم حليهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي س ع ي ة أ ي ن مسك حييد أ خ ط ب قال أ ذ ه ب ت ه الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن أ ب ي ا ل ح ق ي ق وسبى نساءهم و د ر ا ر ي ه م و أ ر ا د ان يجليهم ف ق ا ل وكان ا يا دعنا الأرض ولنا الشطر ما بدا في محمد نعمل ل هذه ولكم ل ش ط و ك ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل ا م ر أ ة من نسائه ثمانين وثقا من تمر وعشرين وثقا من شعير حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم أحمد أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع مولى عبد الله يعقوب عن نافع عبد الله بن عمر, أن عمر قال أيها إن إذا كان أن نخرجهم فمن كان رسول خيبر وسلم يهود الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على نخرجهم إذا فمن كان له مال ل ل شئه ي ف حدثنا ق به ه فإني ي مخرج و فأخرجه ح د سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن و ه و أ خ ب ر ن ي أ س ا م ة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على يقرهم افتتحت خيبر يهود أن يعملوا على ل ا ن ف م ا خرج م ن ه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم ا شئ كل ا ن و ع ى ذلك ك و امراه ن ا ل يقسم على ل س من ا خيبر ويأخذ رسول ازواجه ل ل صلى الله عليه وسلم القمص ه الله الله عليه رسول وسلم كان اطعم كل امرأة من, من القمص م ئ ة وثق تمرا وعشرين وثقا شعيرا فلما اراد عمر اخراج اليهود ارسل إ ل ى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من احب منكن ان اقسم لها نخلا بخرقها مئه وثق فيكون لها اثرها وارضها وماؤها ومن الزرع مزرعه خرق عشرين وثقا فعلنا ومن احب ان نعزل الذي لها في الخمر كما هو فعلنا حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث وحدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م وزياد بن أ ي و ب أ ن إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثهم عن عبد العزيز بن ص ه ي عن انس بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر ف أ ص ب ن ا ه ا ع ن و ة فجمع ا س د حدثنا الربيع بن سليمان ا ل م أ ذ ن حدثنا أ س د بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أ ب ي حسنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانيه عشر سفره حدثنا حسين بن علي بن ا ل أ س و د أ ن يحيى بن آ د م حدثهم عن أ ب ي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أ ن ه سمع نفرا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين ل م ا ينوبه من ا ل أ م و ر والنواه حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب سعيد بن بن عن بن عن بن عن من النبي يسار رجال ا علي فضير بشير صلى ل ل عليه عليه على على وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خيبر ظهر على قسمها على 36 سهما أن جمع كل سهم مئة كل فكان ل سهم س ر وعزل ل الله صلى الله ل وسلم وللمسلمين النصف ي ه و من ذلك ع ا ل نصف الباقي ة لمن نزل به من الوفود و ا ل أ م و ر ونوائب ن ا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أ ب و خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أ ث ا ء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على س ت وثلاثين سهما جمع كل سهم م ئ ة سهم فعزل نفخها لنوائبه وما ينزل به ا ل و ق ي ح ة و ا ل ك ت ي ب ة وما أ ح ي ز معهما وعزل النفخ ا ل آ خ ر فقسمه بين المسلمين ا ل ش ق ة و ا ل ن ط ا ط ا وما أ ح ي ز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أ ح ي ز معهما حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ف ا ء الله عليه خيبر قسمها سته وثلاثين سهما جمع فعزل للمسلمين الشطر ثمانيه عشر سهما يجمع كل سهم م ا ل ه سهما, مئة النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهما كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ث م ا ن ي ة عشر سهما وهو الشقر لنوائبه وما ينزل به من أ م ر المسلمين فكان ذلك الوصيح و ا ل ك ت ي ب ة والسلالم وتوابعها ل م ا صارت ا ل أ م و ا ل بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم حدثنا محمد بن ع ي س ة حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي قال سمعت أ ب ي يعقوب بن مجمع يذكر ن ي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن عمه مجمع بن ج ا ر ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي كان أ ح د القراء الذين ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن قال أ س م ت خيبر على أ ه ل ا ل ح د ي ب ي ة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ث م ا ن ي ة عشر سهما وكان الجيش أ ل ف ا و خ م س م ا ئ ة فيهم ث ل ا ث م ا ئ ة فارس ف أ ع ط ى الفارس سهمين و أ ع ط ى ا ل غ ا ج ل سهما حدثنا حسين بن علي العجلي حدثنا يحيى يعني ابن آ د م حدثنا ابن أ ب ي زائده عن محمد بن إ س ح ا ق عن الزهري وعبد الله بن أ ب ي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمه قالوا بقيت ب ق ي ة من أ ه ل خيبر ت ح ص ن ف س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يحصن دماءهم و ي س ي ر ه ا ففعلوا فسمع بذلك أ ه ل فدك فنزلوا على مثل ذلك ف كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة ل أ ن ه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أ خ ب ر ن ا عبد الله بن محمد عن جويريه عن مالك عن الزهري أ ن سعيد بن المسيب أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنه قال أبو د ابو و وقرأ د الحارف على ن مسكين أ ن ا ا ش ه د أخبركم ا ب ن و ه قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان خيبر كان بعضها ع ن و ة وبعضها خ ل ف ا و ا ل ك ت ي ب ة اكثرها ع ن و ة وفيها خ ل ف ا قلت لمالك وما ا ل ك ت ي ب ة قال ارض خيبر وهي اربعون الف عده حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال, الله الله قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على شهدها ومن ومن من عنها شهدها غاب ا أفل ل حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن ا ب ي عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما آخر ف ت حدثنا ت قسمتها قرية قسم رسول عليه إلا الله صلى الله عليه وسلم كما ح عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا ابن ادريس عن محمد بن إ س ح ا ق عن ز ه ر ي عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب ب أ ب ي سفيان في عهد ف أ س ل م بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إ ن أ ب ا سفيان رجل يحب هذا ا ل ف خ فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أ ب ي سفيان فهو آ م ن ومن أ غ ل ق عليه بابه فهو آ م ن حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا س ل م ة يعني ابن القضل إصحاق بن عن محمد بن إصحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مكة عنوة قبل أن يأتوه قبل فجلست ي قريش س ت أ م ن إنه ه لهلاك ف على ب غ ط ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أ ج د ذا ح ا ج ة ي أ ت ي أ ه ل م ك ة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إ ل ي ه ف ي س ت أ م ن و ه ف إ ن ي لاسير إ ذ سمعت كلام أ ب ي سفيان وبدير بن ورقا فقلت يا أ ب ا ح ن ظ ل ة فعرف صوتي فقال أ ب و الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أ ب ي و أ م ي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قال فما الحيله فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أ ص ب ح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م قلت يا رسول الله إ ن أ ب ا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أ ب ي سفيان فهو آ م ن ومن أ غ ل ق عليه داره فهو آ م ن ومن دخل المسجد فهو آ م ن قال فتفرق الناس إ ل ى دورهم وإلى المسجد. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني ابراهيم بن عقيل بن معقل عن ابيه عن وهب بن منبه قال س أ ل ت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت ا ل ي ن ا ن ي عن عبد الله بن رباح ا ل ا ن ا ر عن ابي ه ر ي ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل م ك ة ص ر ح الزبير بن العوام وابا عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا ابا ه ر ي ر ة اطف بالانصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا ي ح ر ف ن لكم احد إلا فنادى لا فنادى مناد أنمتموه قال ر ي ش بعد ي و م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آ م ن ومن القى السلاح فهو امن وعمد صناديد قريش فدخلوا ا ل ك ع ب ة فغص بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم أ خ ذ بجنجتي الباب فخرجوا فدايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على صلى وسلم الإسلام قال أ ب و داود سمعت أ ح م د بن حنبل س أ ل ه رجل قال م ك ة عنوه هي قال إ ي ش يضر كما كان قال فصلح قال لا حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن عبد الكريم حدثني إ ب ر ا ه ي م يعني ابن عفيل بن منبه عن أ ب ي ه عن وهب قال س أ ل ت جابرا عن شان سخيف إ ذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أ ن لا ص د ق ة عليها ولا جهاد و أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إ ذ ا أسلم ح د ث ن اسلموا أحمد بن علي بن علي و ي يعني د ابن منجوف حدثنا أبو داود عن, حماد بن سلمة عن حميد عن الحفن عن عصنان بن أبي أن و فقال د م ع ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ز لكم ه م المسجد ل ي و و ن أرق ق ل ب ه ف ان ش ت ر ط و ا عليه أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع حدثنا ه ن ا د بن السرير عن أ ب ي أ س ا م ة عن م ج ا ل د عن الشعبي عن عامر بن شفر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أ ن ت آ ت هذا الرجل و م ر ت ا د لنا ف إ ن رضيت لنا شيئا قبلنا و إ ن كرهت شيئا كرهناه قلت نعم فجئت حتى خدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أ م ر ه و أ س ل م قومي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إ ل ى عمير ذي مران قال وبعت مالك ابن مرارة ف ر ه ا و ي إ ل ى اليمن جميعا ف أ س ل م عك ذو خيوان قال فقيل لعك انطلق إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه ا ل أ م ا ن على قريتك ومالك فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم رسول الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الله خيوان لعك ذي إن كان طاذقا في أرضه وكتب م الأمان ودمة الله ودمة محمد ا الله الله ل فله رسول ه ورقيقه و خالد بن سعيد بن العاص حدثنا محمد بن أ ح م د القرشي وهارون بن عبد الله أ ن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا خرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أ ب ي ه سعيد يعني ابن أ ب ي ض عن جده أ ب ي ض بن ح م ا ل أ ن ه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ص د ق ة حين وفد عليه فقال يا أ خ ا سبا لا بد من ص د ق ة فقال إ ن م ا زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبدد السبا ولم يبق منهم إ ل ا قليل بمارب فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حله بز من قيمه وفاء بز المعافر كل سنه عمن من, بقي من بمأرب فلم بقي سبأ يزال ي ؤ د ا الله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين رد ذلك أ ب و بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أ ب و بكر فلما مات أ ب و بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقه الله صلى الله عليه وسلم فقال أ خ ر ج ا ل م ش ر ك ي ن من ج ز ي ر ة العرب و أ ج ي ز ا ل و ف د بنحو مما كنت أ ج ي ز ه م قال ابن عباس وسكت عن ا ل ث ا ل ث أ و قال فأنسيتها و قال الحميدي عن سفيان قال سليمان لا أ د ر ي أ ذ ك ر سعيد ا ل ث ا ل ث ة فنسيتها أ و سكت عنها حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و عاصم وعبد الرزاق قال أ خ ب ر ن ا ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول أ خ ب ر ن ي عمر بن الخطاب أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل أ خ ر ج ن اليهود والنصارى من ج ز ي ر ة العرب فلا أ ت ر ك فيها إ ل الا م س م ح د ث ن أ ح مسلما د حدثنا أحمد محمد عبد حدثنا بن حنبل حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ف ي أبي ا ا ن عن ز ب جابر ي ر عن عن ع ر ق ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أتم والأول حدثنا سليمان بن داود ا ل ع ت ك ي حدثنا جرير عن قابوس بن أ ب ي ظبيان عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال قال, قال ت ع ي د يعني ابن عبد العزيز ج ز ي ر ة العرب ما بين الوادي بين إلى أ إلى قال ص ى ي م تقوم ن إلى ابو ل إلى الوحر ع ر ا ق داود قرا على الحارث بن مسكين و أ ن ا شاهد أ خ ب ر ك أ ش ه ب بن عبد العزيز قال قال مالك عمر أ ج ل ى اهل نجران ولم يجلوا من كيماء ل أ ن ه ا ليست من بلاد العرب ف أ م ا الوادي ف إ ن ي أ ر ى أ ن م ا لم يجلى من فيها من اليهود أ ن ه م لم يروها من أ ر ض العرب حدثنا ابن ا ل س ر ح حدثنا ابن وه قال قال مالك وقد اجلى عمر رحمه الله يهود يونس زهير زهير أبي أبي هريرة الله وفدت حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا مجران صالح بن بن بن عن, أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفزها ي ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بداتم قالها زهير ثلاث مرات you、oh. شهد هريرة على ذلك لحم أبي وقال د حدثنا أحمد بن حنبل, حدثنا عبد ه حنبل بن ا ا ل ر ز ح د ث ن معمر همام منبه عن ابن ق هذا به ه ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول ي ر ر ة عن الله صلى الله عليه وسلم و ق ايما ل رسول الله صلى الله ل ع ه و س ل أ ي م ق ر ي ة أ ت ي ت م و ه ا و أ ق م ت م فيها فسعتمكم فيها و أ ي م ا ق ر ي ة عصت الله ورسوله ف إ ن قموسها لله وللرسول ثم هي ثم لكم حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن عاصم بن عمر عن أ ن س بن مالك وعن عثمان بن أ ب ي سليمان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إ ل ى أ ك ي د ر دومه ف أ خ ذ فاتوه به فحقن له دمه وصالحه على ا ل ج ز ي ة حدثنا عبد ابو ل ل ه ن النفيل حدثنا محمد أ م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن معاذ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إ ل ى اليمن أ م ر ه كل يعني محتلما دينارا أو عدله من تكون في اليمن. حدثنا ا محتلما ل يعني النفيلي او حدثنا ابو م ع ا و ي ة حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الرحمن العبدانس عبد عبد زياد بن بن هانئ أبو نعي من النخعي اخبرنا شريك عن العظيم ابو ابراهيم بن مهاجر عن شريك مهاجر قال, قال علي لئن بقيت لنصارى بني تغلب لاقتلن المقاتله ولابين الذريه فاني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا ينصروا ابناءهم قال أبو داود أبو هذا حديث منكر بلغني عن احمد انه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا قال ابو علي ولم ي ق ر أ ه ابو داود في ا ل ع ر ب ة الثانيه حدثنا مصرف بن عمر حدثنا حدثنا ابن يونس يعني ابن ابن نصر اليامي ابو مصرف عمر اصباط كير ل م اسماعيل الرحمن د عبد ا ابن القرشي ابن ن عن عن ي عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل نجران على أ ل ف ي ح ل ة النصف في صفر و ا ل ب ق ي ة في رجل يؤدونها إ ل ى المسلمين و ع ا ر ي ة ثلاثين ذرعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أ ص ن ا ف السلاح يغذون بها والمسلمون ض ا م ر و ن لها حتى يردوها عليهم إ ن كان باليمن كيد أ و غ د ر ة على أ ن لا تقدم لهم ب ي ع ة ولا يخرج لهم قس ولا يفتتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا او ي أ ك ل و ا الربا قال إ س م ا ع ي ل فقد أ ك ل و ا الربا قال أ ب و داود إ ذ ا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدث ح د ث ن ا أ ح م د بن سنان ل و ا س ط حدثنا محمد بن بلال عن عمران ا ل ق ط ا ن عن ابي جمره عن ابن عباس قال ان اهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم ابليس ا ل م ج و س ي ة حدثنا م س ج د بن مسرهد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجاله يحدث عمرو بن اوس و ا ب ا الشعفاء قال كنت كاتبا لجزء بن م ع ا و ي ة عم الاحنف بن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موته ب س ن ة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن ا ل ز م ز م فقتلنا في يوم ثلاثة س وفرقنا ا ح ر و بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه ف أ ك ل و ا ولم يزلزموا و أ ل ق و ا وقر بغل أ و بغلين من الورق ولم يكن عمر أ خ ذ ا ل ج ز ي ة من ا ل م ج و ز حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ه ا من م ج و ز هجر حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا د ا و د بن أ ب ي هند عن ق ش ي ر بن عمرو عن ب ج ا ل ة بن ع ب د ة عن ابن عباس قال جاء رجل من ا ل أ س ب ذ ي ي ن من أ ه ل البحرين وهم مجوس أ ه ل هجر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج ف س أ ل ت ه ما قضى الله ورسوله فيكم قال ش ر قال قلت م ق ا الاسلام او القتل وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم من ا ل ج ز ي ة قال ابن عباس فاخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت انا من الاسبذي حدثنا حكيم داود سليمان ابن اخبرنا ابن اخبرني يونس ابن عن ابن شهاب عن ابن المذي يزيد الزبيط شهاب ابن وفد عروة بن بن بن حزام وجد رجلا وهو رجلا حزام هشام وعلى حزن يشمس ناسا من القط في أ د ا ء ا ل ج ز ي ة فقال ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص حدثنا عطاء بن السائق عن حرب ا بن عبيد الله عن جده أ ب ي أ م ه عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى رسول صلى عليه وسلم على وليس على المسلمين عشور حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن ا ل س ا ئ ب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى قال خراج مكان العشور حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أ ع ش ر قومي قال إ ن م ا العشور على اليهود والنصارى حدثنا محمد بن إ ب ر ا ه ي م البلداز حدثنا أ ب و نعيم حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ل م ت وعلمني الاسلام وعلمني كيف آ خ ذ ا ل ص د ق ة من قومي ممن أ س ل م ثم رجعت إ ل ي ه فقلت يا رسول الله كل ما علمت ان لم تنى قد حفظته الا ا ل ص د ق أ افاعشرهم قال لا انما العشور على النصارى واليهود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أ ش ع ث بن ش ع ب ة حدثنا أ ر ق ا ص بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أ ب ا ا ل أ ح و ص يحدث عن العرباض بن س ا ر ي ة السلمي قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أ ص ح ا ب وكان ط ا ح ب خيبر رجلا ن ا ر د ا منكرا ف أ ق ب ل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أ ل ك م أ ن تذبحوا حمرنا و ت أ ك ل و ا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدمعون اركب فرسك ثم ناد أ ل ا إ ن ا ل ج ن ة لا تحل إ ل ا لمؤمن و أ ن اجتمعوا ب ا ل ص ل ا ة قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أ ي ح س ب أ ح د ك م متكئا على أ ر ي ك ت ه قد يظن أ ن الله لم يحرم شيئا إ ل ا ما في هذا ا ل ق ر آ ن الا و إ ن ي والله قد وعظت و أ م ر ت و ن ه ي عن أ ش ي ا ء إ ن ه ا لمثل ا ل ق ر آ ن أ و أ ك ث ر و إ ن الله عز وجل ل م يحل لكم أ ن تدخلوا بيوت أ ه ل الكتاب إ ل ا ب إ ذ ن ولا ضرب نسائهم ولا أ ك ل ثمارهم إ ذ ا أ ع ط و ك م الذي عليهم حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أ ب و عوانه عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيل عن رجل من ج ه ي ن ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم ب أ م و ا ل ه م دون أ ن ف س ه م و أ ب ن ا ئ ه م على فرش ثم فلا منهم شيئا فوق ذلك فإنه ذلك لا يطلق لكم تصيبوا شيئا منهم حدثنا سليمان بن د ا و د المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهو حدثني أ ب و صخر المديني أ ن صفوان بن سليم أ خ ب ر ه عن ع د ة من أ ب ن ا ء أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ذ ا ئ ه م دنيه عن رسول الله صلى ا ل ل عليه وسلم ه ق الا أ ل من ظلم معاهدا أ و انتقصه أ و كلفه فوق طاقته أ و أ خ ذ منه شيئا بغير طيب نفسي ف أ ن ا حجيجه يوم ا ل ق ي ا م ة حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أ ب ي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم ج ز ي ا حدثنا محمد بن كثير بن قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال إ ذ ا أ س ل م فلا ج ز ي ة عليه حدثنا أ ب و ت و ب ة الربيع بن ا ف ع حدثنا م ع ا و ي ة يعني ا بن سلام عن زيد أ ن ه سمع أ ب ا س ل ا م قال حدثني عبد الله ا ل ه و ز ن ي قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت ن ف ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له شيء كنت أ ن ا الذي أ ل ي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن ت و فقال ي وكان ر ر فأكتوه وأطعمه ا ن يا ل فقال م ش ر ك ي يا ن بلال ان عندي س ع ة فلا تستقرب من أ ح د إ ل ا مني ف ف ع ل ل م ا أ ن كان ذات يوم توضات ثم قمت ل أ ؤ ذ ن ب ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا المشرك قد أقبل قد في عصابة من التجار فلما ي عصابة ا من ت ج ا ر ف ل أ ن راني قال يا حبشي قلت يا لباس فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أ ت د ر ي كم بينك وبين الشهر قال قلت قريب قال إ ن م ا بينك وبينه أ ر ب ع ف ا خ ذ ك بالذي ع ل ي ف أ ر د ك ترعى الغنائم كما كنت ق ب ل ذلك فأخذ يأخذ الناس في نفسي ما يأخذ في أنفس ما ح ت ى إذا ل الله الله يا ت ل ع ت م ة رسول ج ع ر الله ص لابي ى ل ل ه ع انت وامي إ ن المشرك الذي كنت أ ت د ي ن منه قال لي كذا وكذا و ل ي ت عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضتي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذي لي إلى هؤلاء آبق بعض قد يقضي أسلموا حتى يرجع الله رسوله وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما حتى يرجع عني فخرجت حتى إ ذ ا أ ت ي ت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند راسي حتى إ ذ ا انشق عمود الصبح ا ل أ و ل أ ر د ت أ ن أ ن ط ل ق ف إ ذ ا إ ن س ا ن يسعى يدعو يا بلال أ ج ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أ ت ي ت ه ف إ ذ ا أ ر ب ع ركائب م ن ا خ ا ت عليهن أ ح م ا ل ه ن فاستاذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ش ر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال أ ل م تر ى الركائب ا ل م ن ا خ ا ت ا ل أ ر ب ع ف ق ن ت ب ل ا فقال إ ن لك رقابهن وما ع ل ي ه م ف إ ن ع ل ي ه م ك س و ة وطعاما أ ه د ا ه ن إ ل ي عظيم فدى فاقبضهن واقبضينك ففعلت فذكر الحديث ثم انطلقت إ ل ى المسجد ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ا في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ت ما قبلك قلت قد قضى يبقى قال قلت الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء قال أفضل كان شيء شيء شيء نعم قال انظر أ ن تريحني منه ف إ ن ي لست بداخل على أ ح د من أ ه ل ي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمه دعاني فقال ما فعل الذي قبله قال قلت هو معي لم ياتنا احد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى اذا صلى العتمه يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبله قال, قال ق ل ت قد أ ر ا ح ك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أ ن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إ ذ ا جاء ازواجه فسلم على ا م ر أ ة ا م ر أ ة حتى أ ت ى نبيته فهذا الذي س أ ل ت ن ي عنه حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا م ع ا و ي ة بمعنى اسناد أ ب ي ثوب و ح د ي ث قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمدتها حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أ ب و داود حدثنا عمران عن ق ت ا د ة عن يزيد بن عبد الله بن الشفيع عن ع ي ا ض بن حمار قال أ ه د ي ت للنبي صلى الله عليه وسلم ن ا ق ة فقال أ س ل م ت فقلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي نهيت عن زبد المشركين أخبرنا أبيه نبي ب عليه صلى الله عليه وسلم اخطاعه ارضا بحضر موت حدثنا ر موت ح حقص بن عمر حدثنا ج ا ن ع بن مطر عن علقمه بن وائل باسناده م ث ل حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر حدثني ابي عن عمرو بن حريق قال فطالي رسول الله صلى الله دارا رسول صلى عليه وسلم دارا بالمدينة ب ق و و س ق ا ل أزيدك أزيدك حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن عن غير واحد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ط ع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع القبلية ناحية وهي ق ت ل ك المعادن لا يؤخذ منها إ ل ا ا ل ذ ك ا ه إ ل ى اليوم حدثنا العباس بن محمد بن حاكم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد أ خ ب ر ن ا أ ب و أ و ي س حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ط ع بلال بن الحارث المزني معادن ا ل ق ب ل ي ة جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله أعطاه القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها ما بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية وقال وغورها محمد من أعطى الزرع وحيث يصلح رسول ولم قدس مر به ح قال مسلم ق ابو اوي وحدثني ثور بن زيد مولى بن الدير بن بكر بن ك ن ا ن ة عن ا ك ر م ة عن ابن عباس م ث ل ن الحنينية ض ر قال قال سمعت ق ر أ ت ه غير م ر ة يعني كتاب ق ط ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد أ خ ب ر ن ا أ ب و أ و ي س حدثني كثير بن عبد الله عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن ا ل خ ب ب ي ة جلسيها وغوريها قال ابن ا ل ن ظ ر و ج ر ت ه ا وذات النفض ثم اتفقا يصلح الزرع من قال د س ولم ل يعطي ب ابو ن الحارث حق مسلم حق كويس ت ب النبي له صلى الله عليه س رسول ل الله صلى الله ل م ما هذا أعطى ع ه و ل بلال ابن الحارث المذني القبلية جلسها وغورها يصلح الزرع من قدس ولم حق مسلم قال النساء م معادن من أكرمة ابن أبو قويس ثور بن ابن أعطاه وغورها عباس وحدثني عن عن وحيث حق ثور يعطيه قويس زيد عن قدس ابي الله مثلا زاد ابن النضر وكتب ابي عليه يكعر صلى وسلم النظر حدثنا ق ص ي ب ة ا بن سعيد ا ل س ق ف ي ومحمد ا بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد ان محمد بن يحيى بن قيس المغربي حدثهم عبد ثمي تمامة شمير المتوكل اخبرني ابي ابن شراحيل ابن قال ابن عن عن عن ابن عبد المدان قيس عن ابيض بن حمال انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل الذي ب م أ ر ب فقطعه له فلما انولى قال رجل من المجلس اتدري ما قطعت له انما قطعت له الماء ا ل ع ذ ب قال فانتزع منه قال و س أ ل ه عما يحمى من الاراك قال ما لم تنله خفاف وقال ابن المتوكل أ خ ف ا ق ا ل إ ب ل حدثني هارون بن عبد الله قال قال محمد بن الحسن ا ل م خ د و م ي ما لم تنله اخفاق ا ل إ ب ل يعني أ ن ا ل إ ب ل ت أ ك ل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقها محمد أحمد عمي حمال حدثنا حدثنا حدثني حمال عبد سعيد سعيد جده بن بن زبير بن ثابت بن أبيك أبيض بن عن عن القرشي الله وقال فرج أنه سأل عن الله الله عليه رسول وسلم صلى الآراك حما قال رسول وسلم الله صلى الله عليه, وسلم عن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حما ف ي ا ل أ ر ا فقال أراكة ف يعني إطباره فقال النبي صلى الله صلى ل وسلم لا حما في الأراك قال ي في ي ه حما فرد ع بحضاري ا ل أ ر ض التي فيها الزرع المحاط عليها حدثنا حف حدثنا、الفريابي. حدثنا بن أبان الخطاب الفرياب عمر أبو قال عمر وهو ابن عبد الله ا بن أ ب ي حازم قال حدثني عثمان ا بن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه عن جده صخر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى ث ق ي ف ا فلما أ ن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل قصر يومئذ عهد الله وذمته أ ن لا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم م فلم ف ي ا ر ق ه حتى ن ز ل فامر على ك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه على جامعه فدعا لاحمث عشر دعوات اللهم بارك لاحمث في خيلها ورجالها وأتاه القوم فتكلم المغيره بن شعبه فقال يا نبي الله إ ن صخرا أ خ ذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال يا صخر ان القوم إ ذ ا أ س ل م و ا أ ح ر ج و ا دماءهم و أ م و ا ل ه م فادفع إ ل ى ا ل م غ ي ر ة عمته فدفعها إ ل ي ه وسال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الاسلام وتركوا ذلك الماء فقال يا نبي الله انزلنيه انا وقومي قال نعم ف أ ن ز ل ه و أ س ل م يعني السلميين ف أ ت و ا صخرا ف س أ ل و ه أ ن يدفع إ ل ي ه م الماء ف أ ب ى ف أ ت و ا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أ س ل م ن ا واتينا صخرا يدفع إ ل ي ن ا ماءنا ف أ ب ى علينا ف أ ت ا ه فقال يا طه ان القوم اذا اسلموا احرجوا اموالهم ودماءهم فادفع إ ل ى القوم ماءهم قال نعم يا نبي الله ف رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمره حياء من اخذه الجاريه واخذه الماء حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهو حدثني سبره بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت د و م ة ف أ ق ا م ثلاثا ثم خرج إ ل ى ت ب و ك و إ ن جهينه لحقوه ب ا ل ر ح م ة فقال لهم من أ ه ل ذي المروه فقالوا بنو رفاعه من جهينه فقال قد اقتطعتها لبني رفاعه فقسموها فمنهم من داع ومنهم من أ م س ك فعمل ثم س أ ل ت اباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ب ب ع ض ولم يحدثني به كله حدثنا حسين بن علي حدثنا يحيى يعني ابن آ د م حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه قالت ل ا ب ي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقع الزبير ن ف ل ا حدثنا حق ابن عمر وموسى بن اسماعيل م ع ن واحد قالا حدثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثتني جدتايا ص ف ي ة و د ح ي ب ة ابنتا ع ل ي ب ة وكانتا ربيبتي قيله بنت م خ ر م ة وكانت ج د ة أ ب ي ه م ا أ ن ه ا أ خ ب ر ت ه م ا قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ق د وافد م صاحبي حسان وائل حريث بن بكر بن تعني فبايعه على الاسلام عليك وعلى قومك ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني سمين بالدهناء ان لا يجاوزها الينا منهم احد الا متاشر منهم مجاور او فقال اكتب له يا غلام بالدهناء ل م ا ر أ ي ت ه قد امر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله انه لم ي س أ ل ك ا ل س و ي ة من الارض اذ س أ ل ك انما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل و م ر ع الغنم ونساء بني سميم و ا ب ن ا ؤ ه ا وراء ذلك فقال أ م س ك يا غلام صدقت ا ل م س ك ي ن ة المسلم أ خ و المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني عبد عبد ثويدة بن بن جنوف بنت نميلة عن أمها ثويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت عن بشار أمها جابر أمها أبيها قال أم أسمر بمضرط أسمر بمضرط عقيلة أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته ف ق ا ل من سبق إ ل ى ما ا لم ي س ب ق إ ل ي ه مسلم فهو له قال فخرج الناس ي ت ع ا د و ن ي ت ق ا ط و ن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن بن عن بن عنافة عن ابن عمر أن النبي صلى الله الله أقطع فأجرى عمر عمر وسلم صلى عليه فرسه فرسه زبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى ثم رمى فقال أعطوه من حيث بلغ حدثنا ت ى رمى قاه فقال الخوط ثم حيث من بخوطه بلغ أعطوه ح محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أ ي و ب عن هشام بن ع ر و ة عن ابيب عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ح ي ا أ ر ض ا م ي ت ة فهي له وليس لعرق ظالم حق حدثنا هنال بن ا ل س ر ي حدثنا ع ب د ة عن محمد يعني ا بن إ س ح ا ق عن يحيى بن عروه عن عليه أن أبيه الله الله رسول وسلم صلى قال من ميتة أحيى أرضا فلقد ه ي ه وذكر مثله ا ل ل ق خبرني الذي حدثني هذا الحديث أ ن رجلين اختصما إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ر ت أ ح د ه م ا نخلا في أ ر ض ا ل آ خ ر فغضى لصاحب ا ل أ ر ض ب أ ر ض ه و أ م ر صاحب النخل أ ن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لقد تضرب أصولها بالفؤوس أصولها وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. حدثنا ت أخرجت ى منها ح أ ح م د بن سعيد الدارمي حدثنا وهب عن ابيه عن ابن اسحاق ب إ س ن ا د ه ومعناه إ ل ا أ ن ه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و أ ك ث ر ظني أ ن ه أ ب و سعيد الخدري ف أ ن ا ر أ ي ت الرجل يضرب في أ ص و ل النخل حدثنا احمد بن عبده ا ل ا م ل ي حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرنا نافع بن عمر عن ابن ابي م ل ي ك عن عروه قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضى ان الارض ارض الله و ا ل ع ب د عباد الله ومن احيا مواتا فهو احق به ح ح م د بن حنبل حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن ق ت ا د ة عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ح ا ط حائطا على أ ر ض فهي له حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح أ خ ب ر ن ا ابن وهو اخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أ ن يغرس الرجل في أ ر ض غيره وقرس بغير حق حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدين يعني ابن سهل بن سعد عن ابي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما اتى وادي القرى اذا امراه في حديقه لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أ و ق ف ق ا ل ل ل م ر أ ة أ ح ص ي ما يخرج منها ف أ ت ي ن ا ت ب و ك ف أ ه د ى ملك أ ي ل ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب غ ل ة بيضاء وكساه ب ر د ة وكتب له يعني ببحره قال فلما أ ت ي ن ا وادي القرى قال ل ل م ر أ ة كم كان في حديقته قال ت عشره ة أوسق رسول خرص ل ل ا صلى اوثق ل ل عليه ه س ل م متعجل إ ل ى ا ل م د ي ن ة فمن أ ر ا د منكم أ ن يتعجل معي فليتعجل حدثنا عبد الواحد بن غ ي ا د حدثنا عبد الواحد بن زياد ح د ث ن ا ا ل أ ع م ش عن جامع ا بن شداد عن كلثوم عن زينب أ ن ه ا كانت ت ف ر ي ر أ س رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده م ر أ ه عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أ ن ه ا تضيق عليهن ويخرجن منها ف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تورث دور المهاجرين النساء فمات فورثتهم الزمسعود الله عبد رأت داراً حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال اخبرنا محمد بن عيسى يعني ا بن سميع حدثنا زيد بن و ا ق د حدثني ابو عبد الله عن معاذ انه قال من عقد ا ل ج ز ي ة في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حيوة ب ن حدثنا شريح الحضرم ب ق ي ة حدثنا ع م ا ر ة بن ابي الشعساء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن م ع ي م حدثني يزيد بن خمير حدثني أ ب و الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ خ ذ أ ر ض ا ب ج ز ي ت ه ا فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فاجعله في عنقه فقد و ل ا ل إ س ل ا م ظهره قال فسمع مني خالد بن معدن ا هذا الحديث فقال لي أ ش ب ي ب ح د ث ت قلت نعم قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال د م ت فليكتب فسله إلي ب ح د ي ث قال فلما ك ت ه ه ف ل قدمت س أ ل ن ي خالد بن معدان القرطاس ف أ ع ط ي ت ه فلما ق ر أ ه ترك ما في يده من ا ل أ ر ض ي ن حين سمع ذلك قال أبو داود أبو هذا يزيد بن خمير ليس هو ا يزيد خمير ليس بن ص حدثنا ب شعب ح ابن السرح اخبرنا ابن وهو اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن ج س ا م ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ح م ا الا لله ولرسوله قال النقيع ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله وبلغني رسول صلى عليه وسلم بن حدثنا سعيد حما حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن ج س ا م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا ح م ا إ ل ا لله عز وجل حدثنا, مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أ ب ي سلم سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يحدث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العالي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن ابي فديه حدثنا الزمعي عن عمته ق ر ي ب ة بنت عبد الله بن وهو عن امها ك ر ي م ة بنت المقداد عن ض ب ا ع ة بنت زبير بن عبد المطلب بن هاشم انها اخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته ل ب ق ي ع الخبخبه فاذا جرد يخرج من جحر د ي ن ا ر ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى اخرج س ب ع ة عشر دينارا ثم اخرج خ ر ق ة حمراء يعني فيها دينار فكانت ث م ا ن ي ة عشر دينارا فذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت الى ا ل ج ح قال لا ف قال لا ه الله صلى الله عليه وسلم بارك الله ه رسول بارك وسلم صلى لك ي ف حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي سمعت محمد بن إ س ح ا ق يحدث عن إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة عن بجير بن أ ب ي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إ ل ى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أ ب ي رغال وكان بهذا الحرم ي د فلما ع عنه ف خرج أ ص ا ب ت ه ا ل ن ق م ة التي أ ص ا ب ت قومه بهذا المكان فدفن فيه و آ ي ه ذلك أ ن ه دفن معه غصن من ذهب إ ن أ ن ت م نبشتم عنه أ ص ب ت م و ه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن إ س ح ا ق قال حدثني رجل من أ ه ل الشام يقال له أ ب و منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر م ن الرام أ خ ر الخضر قال أ ب و داود قال ابن فيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إ ن ي لببلادنا إ ذ رفعت لنا رايات و أ ل و ي ة فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ت ه وهو تحت شجره فقد بسط له حساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إ ل ي ه أ ص ح ا ب ه فجلست اليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ س ق ا م فقال إ ن المؤمن إ ذ ا أ ص ا ب ه السقم ثم أ ع ف ا ه الله منه كان ك ف ا ر ة لما مضى من ذنوبه و م و ع ظ ة له فيما يستقبل و إ ن المنافق إ ذ ا مرض ثم اعفي كان كالبعير عقله أ ه ل ه ثم أ ر س ل و ه فلم يدر لم ا عقلوه ولم يدر لم ارسلوه أ فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما ا ل أ س ق ا م والله ما مرضت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا فبينا نحن عنده إ ذ أ ق ب ل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه ق ا ل يا رسول الله إ ن ي لما ر أ ي ت ك أ ق ب ل ت إ ل ي ك فمررت ب غ ي ض ة شجر فسمعت فيها أ ص و ا ت فراق طائر ف أ خ ذ ت ه ن فوضعتهن في ك س ا ء فجاءت أ م ه ن فاستدارت على ر أ س ي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلفتتهن فهن فوضعتهن أولاء ضعهن بكثائي قال معي قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي ا ل بعثني ب حدثنا ق لله أرحم ب ب ع ا ه للأم الأفراق من بفراقها بهن حتى ه وأمهن معهن ف ر عبد الله بن محمد النفيلي و إ ب ر ا ه ي م بن مهدي ا ل م ص ي ق ي المعنى قال حدثنا أ ب و المليح عن محمد بن خالد قال أ ب و داود قال إ ب ر ا ه ي م بن مهدي السلمي ي عن أ ب عن جده وكانت له ص ف ب ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن العبد إ ذ ا سبقت له من الله م ن ز ل ة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أ و في ماله أ و في ولده قال أ ب و داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه ا ل م ن ز ل ة التي سبقت له من الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قالا حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن السكسكي عن أ ب ي برده عن أ ب ي موسى قال س م ع في النبي صلى الله عليه وسلم غير م ر ة ولا مرتين يقول اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم احدثنا سهل بن بكار عن ابي عوانة عن عبد الملك قالت الله الله مريضة فقال you أبشيري ي ا أم ا ل ع ل ابو ء فإن مرض المسلم ي ذ ه الله خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب به تذهب خبث ا ل ف ض ة ح داود ث ن مسدد حدثنا يحيى ح ث حدثنا عثمان ن بن بن عن أبي عامر من عن ابن أبي مليكة عن ا بشار قال داود وهذا لبشار عامر خزاز عائشة قال قلت يا رسول الله محمد عمر مليكة أشد أبو لقب أبي أبي ركول لأعلم قلت إني آية في القرآن. قال ا ي ة آ ي ة يا ع ا ئ ش ة قال قول الله تعالى من يعمل سوءا ي ج ذ به قال اما علمت يا ع ا ئ ش ة ان المؤمن تصيبه ا ل ن ك ب ة او الشوكه فيكافا باسوا عمله ومن ف و س ب عذب قال اليس الله يقول فسوف يحاسب ح س ا ب ا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشه من نوقش الحساب عذب قال أ ب و داود وهذا لكم ببشار قال حدثنا ابن ابي مليكه حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن ع ر و ة عن اسامه بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن ابي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت انهاك عن حب يهود قال فقد ابغضهم سعد بن زراره فمه فلما مات اتاه ابنه فقال يا رسول الله إ ن عبد الله بن أ ب ي قد م ا ت ف أ ع ط ن ي قميصك أ ك ث ن ه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ف أ ع ط ا ه ا ي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني ا بن زيد عن ثابت عن أ ن س أ ن غلاما من اليهود كان مرض ف أ ت ا ه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند ر أ س ه فقال له أ س ل م فنظر إ ل ى أ ب ي ه وهو عند ر أ س ه فقال له أ ب و ك اطع ابا القاسم ف أ س ل م فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أ ن ق ذ ه بي من النار حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا ب ر غ و ل حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الربيع بن روح بن خليل حدثنا محمد بن خالد حدثنا ا ل قال ا البناني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء وعاد أ خ ا ه المسلم محتسبا بوعد من جهنم م ت ي ر ة سبعين خريفا قلت يا أ ب ا ح م د وما الخريف قال العام قال أ ب و داود والذي تفرد به البصريون منه ا ل ع ي ا د ة وهو متوضئ حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إ ل ا خرج معه سبعون أ ل ف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنه ة ومن أ ت ا م ص ب حدثنا ا وكان خرج خريف يستغفرون الجنة معه ملك سبعون له له ينسي ألف في حتى ح عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة قال حدثنا ا ل أ ع م ش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف يذكر قال أ ب و داود رواه منصور عن الحكم كما رواه ش ع ب ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أ ب ي جعفر عبد الله بن نافع قال كان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أ ب و موسى إ ل ى الحسن بن علي يعود قال أ ب و داود وساق معنا حديث ش ع ب ة قال أ ب و داود أ س ن د هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح حدثنا حدثنا الأجحل عبد سعد الخندق عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عن、عبي. عن بن الله هشام عائشة قال لما معاذ رماه عروة عبي مير يوم أبي شيبة أصيب فضرب في عليه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ي م ة في المسجد ليعوده من قريب حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن زيد بن ارقم قال ر ح م ن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا سمعتم به ب أ ر ض فلا تقدموا عليه و إ ذ ا وقع ب أ ر ض و أ ن ت م بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون حدثنا عبد حدثنا عبد هارون بن بن الله إبراهيم محجد حدثنا الجعيد عن ع ا ئ ش ة بنت سعد أ ن أ ب ا ه ا قال اشتكيت ب م ك ة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على ج ب ه ت ي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا و أ ت م ن له هجرته ك حدثنا ابن كثير قال حدثنا كثير ابن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن قال وائل الأشعري قال قال ا أبي أبي رسول ل ل موسى ق ل ع ا ل ل ه و س ل م ا ط ع م ا ل ج ا ئ ع و ع و د ا ل م ر ي ض و ف ك ا ل ع ا ن ي قال سفيان والعاني حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا ش ع ب ة حدثنا يزيد ابو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم مرار العظيم العظيم من المرض عنده أن حدثنا عاد سبع العرش عافاق فقال الله إلا الله يحضر رب يشفيك أجله أسأل ذلك جرهيد الرملي الرحمن وهو الله حيي أبي الحبري خالد حدثنا عبد عبد بن ابن بن ابن عن عن عن عمر قال ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشك عبدك ي ن ك أ لك ع د و ة أ و يمشي لك إ ل ى ج ن ة قال أ ب و داود وقال ابن السرح إلى صلاة إلى حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أ ح د ك م بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أ ح ي ن ي ما كانت ا ل ح ي ا ة خيرا لي وتوفني إ ذ ا كانت ا ل و ف ا ة خيرا لي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أ ح د ك م الموت فذكر مثله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ش ع ب ة عن منصور عن سمين بن س ل م ة او سعد بن عبيده عن عبيد بن خالد السلمي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال م ر ة عن عبيد قال موت الفجاه اخذت اثاثا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ح بن ب عتيك ع بن بن وهو جد د ل ل عبدالله ه بن عبد ق ا ب و امه انه اخبره ان عمه جابر بن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسوة وبكيف غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح عليك ابن فجعل عتيك يسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن ف إ ذ ا وجب فلا تزكين ب ا س ي ة قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قال ت ا ب ن ت ه والله إ ن كنت ل أ ر ج و ان تكون شهيدا ف إ ن ك كنت قد قضيت جهادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله عز وجل قد أ و ق ع أ ج ر ه على قدر ي د وما تعدون ا ل ش ه ا د ة قال و القتل ا في سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ش ه ا د ة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق ا و شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد ص حدثنا ب الجنب ذات ش ه ي والمطعون شهيد وصاحب شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت الحريق الهدم بجمع شهيد شهيد شهيد شهيد د تحت ح موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب اخبرني عمرو بن ج ا ر ي ة ثقفي حليف بن ز ه ر ة وكان من اصحاب ابي ه ر ي ر ة عن ابي ه ر ي ر ة قال ابتاع بني حارث بن عامر بن بن و فسعر ل قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيبا خبيب خبيب بن بدر يوم وكان عامر هو عندهم ي ر حتى أ ج م و ا ا لقتله ف س ع من ابنه الحارث موسى يستحد بها ف أ ع ا ر ت ه فدرج بني لها وهي غ ا ف ل ة حتى أ ت ت ه فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت خ ز ع ة عرفها فيها فقال قال أ ت خ ش ي ن أ ن أ ق ت ل ما كنت ل أ ف ع ل ذلك قال أ ب و داود روى هذه ا ل ق ص ة شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن الزهري قال أ خ ب ر ن ي عبيد الله بن عياض أ ن ابنه الحارث أ خ ب ر ت ه أ ن ه م حين اجتمعوا يعني قتلة استعار منها موسى يستحد بها ف أ ع ا ر ت حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر بن عبد بن جابر الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت أ ح د ك م إ ل ا وهو يحسن الظن بالله حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري انه لما حضره الموت دعا ب ه ي ا ب جدد فلابسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن أ م سلمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حضرتم الميت فقولوا خيرا فان ا ل م ل ا ئ ك ة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أ ب و س ل م ة قلت يا رسول الله ما أ ق و ل قال قولي اللهم اغفر له واعقبنا عقبى ص ا ل ح ة قال ف أ ع ق ب ن ي الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا مالك بن عبد الواحد ا ل م س م ع ي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أ ب ي عريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله دخل الجنه ة حدثنا حدثنا حدثنا عمارة بن غزية عمارة الخدرية حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا يحيى مسدد سعيد بن بن قال أبا سمعت رسول بشر يقول قال ل ل صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قو و ل ا إ ل ه إ ل ا الله حدثنا عبد الملك بن حبيب أ ب و مروان حدثنا أ ب و إ س ح ا ق يعني الفزري عن خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب عن خبيصه بن ذؤيد عن أم سلمة قال خ ل رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م على أبي سلمه ة وقد شق ب ر فأغمضه فصيح ف أهله من ناس قال لا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تدعوا يؤمنون أنفسكم فإن بخير على م اللهم ت ق و و ن ثم ق ا ا ل ل اغفر ل أ ب ي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه قال داوود أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد ب نعمان ن ا ل م ق ر ي ة قال سمعت أ ب ا ميتره رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم و كان رجلا عابدا في ح ا ل ة الموت ف ر أ ي ت ه في منامي ل ي ل ة م ا يقول أ ع ظ م ما كان علي تغميضك لي قبل أ ن أ م و ت حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا ثابت عن ابن عمر بن أ ب ي س ل م ة عن, عن ام س ل م ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنا وإنا إليه أصابت أحدكم مصيبة فليقل لله راجعون اللهم عندك أ ح ت س ب مصيبتي ف أ ج ر ن ي فيها و أ ب د ل لي بها خيرا منها حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أ ب ي سلمعن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبر حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المعنى قال حدثنا بن بن المعنى ابن المبارك عن سليمان السيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن العلاء المروزي قالا المبارك السيمي ومحمد مكي أبي أبي وليس النبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ و ا ياسين على موتاكم وهذا العلال قفض بن、العلق. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ع ا ئ ش ة قال لما قتل زيد بن ح ا ر ث ة وجعفر وعبد الله بن ر و ا ح ة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ي ع ر ق في وجهه الحزن ق ص ة د ث ن ا ي ي د ب بن خالد بن عبد الله بن بن الهمداني حدثنا المفضل عبد بن بن موهب ربيعة عن بن سيف عن, أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد عن عبد عمر العاط الرحمن ابن بن ابي الحبلي الله قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذا بابه وقف فاذا نحن ب ا م ر أ ة م ق ب ل ة قال اظنه عرفها فلما ذهبت اذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها هي الله صلى الله عليه رسول صلى م ا أ خ ر ج ك يا ف ا ط م ة من بيتك فقال أ ت ي ت يا رسول الله أ ه ل هذا البيت فرحمت إ ل ي ه م ميتهم او عزيتهم به وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك فسالت ربيعه عن الكدى فقال القبور فيما احسب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبه عن ساره عن انس قال اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبر فقال وما تبالي أ ن ت بمصيبتي فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ت ه فلم تجد على بابه بوابين فقال يا رسول الله لم أ ع ر ف فقال إ ن م ا الصبر عند ا ل ص د م ة ا ل أ و ل ى أ و عند أ و ل ق د م ه حدثنا أ ب و الوليد الطيرسي ا حدثنا ش ع ب ة عن عاصم ا ل أ ح و ل قال سمعت أ ب ا عثمان عن ا س ا م ا بن زيد أ ن ا ب ن ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ت اليه و أ ن ا معه و س ع د و أ ح س ب أ ب ي ن أ ن ابني أ و ابنتي قد حضر فاشهدنا وما وكل أعطى أجل عنده إلى شيء فاتاها أ ر س تقسم ت عليه ف أ فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا قال إ ن ه ا ر ح م ة وضعها الله في قلوب من يشاء و إ ن م ا يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا شيبان بن فروح حدثنا ولد الحديث ثابت شيبان بن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن ألس بن المغيرة مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه لي فسميته أبي فذكر رسول وسلم ألس صلى قال أنا لقد أنا رأيته ن يكيد ب فقال س رسول وسلم رسول وسلم ه الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله بين يدي عينا عليه فدمعت صلى صلى ف تدمع العين ويحزن ا ل ق ل ب ولا نقول إ ل ا ما يرضي ربنا إ ن ا بك يا إ ب ر ا ه ي م لمحزونون حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن حفه عن أم ن ع ط ي ة قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ا ل ن ي ا ح ة حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا محمد بن ر ب ي ع عن محمد بن الحسن بن ع ط ي ة عن أ ب ي ه عن جده فعن ابي سعيد ا ل خ ض ر ي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه حدثنا هنال بن السري عن عبده وابي معاويه المعنى عن هشام بن عروه ة عن أ ب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه فذكر ذلك ل ع ا ئ ش ة فقالت وهل تعني ابن عمر إ ن م ا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إ ن صاحب هذا ليعذب أ ه ل ه يبكون عليه ثم ق ر أ ت ولا تزر و ا ز ر ة وزر اخرى قال عن أبي معاوية على أبي قال ب ر يهودي د ح ث ن عثمار عن عن عن حدثنا منصور إبراهيم ا جرير بن أبي شيبة بن أوسن يزيد ق دخلت على أ ب ي موسى وهو ثقيل فذهبت ا م ر أ ت ه لتبكي أ و تهم بك فقال لها أ ب و موسى أ م ا سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ب ل ا قال فسكت فلما مات أ ب و موسى قال يزيد لقيت ا ل م ر أ ة فقلت لها ما قول أ ب ي موسى لك أ م ا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق حدثنا مسدد حدثنا حميد بن ا ل أ س و د حدثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربله حدثني أ س ي د بن أ ب ي أ س ي د عن ا م ر أ ة من المبايعات قال كان في منا اخذ علينا الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف الذي اخذ علينا ان لا نعطيه فيه ان لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا نخمش عليه نعطيه ندعو شعرا رسول صلى وسلم ولا جيبا وأن لا فيه جيبا نشف وان ننشر حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثني جعفر بن خالد عن ا ب ي عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا ل آ ل جعفر طعاما ف إ ن ه قد أ ت ا ه م أ م ر شغلهم حدثنا ق ص ي د ه بن سعيد ح د ث ن ا معنى بن عيسى وعبيد ح د ث ن ا الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إ ب ر ا ه ي م بن ط ل ر ح م ن عن ابي الزبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أ و في حلقه ف م ا س ف أ د ر ج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن أ ي و ب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهب وهذا رفضه خ ب ر ن ي أ س ا م ة بن زيد الليثي ان ابن شهاب الاصبره ان انس بن مالك حدثهم أ ن شهداء أ ح د لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا زيد يعني ابن الحباب وحدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا أ ب و صفوان يعني المرواني عن أ س ا م ة عن ا ل ز ه ر ي عن أ ن س بن مالك المعنى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ح م ز ة وقد م س ت ل به فقال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 وكثره القتلى فكان الرجل والرجلان و ا ل ث ل ا ث ة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبه ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ايهم اكثر قرانا فيقدمه الى ن ب ي ل ا ل ل عليه وسلم ه و مر بحمزة ق د م ث ل به ولم يصلي على أ حدثنا من الشهداء غيره د ح قسيبه بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أ ن ليس حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أ ن جاجر بن عبد الله أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد ويقول أ ي ه م ا أ ك ث ر أ خ ذ ا من ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا أ ش ي ر له إ ل ى أ ح د ه م ا قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر هؤلاء القيامة شهيد يوم على بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا حدثنا سليمان بن داوود المهري حدثنا ابن وهب عن الليل بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريد قال اخبرت عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن عاصم بن ض م ر ة عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إ ل ى ف خ ر حي ولا ميت حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق حدثني يحيى بن عباد عن أ ب ي ه عباد بن عبد الله بن د ب ي ر قال سمعت ع ا ئ ش ة تقول لما أ ر ا د و ا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أ ن ج ر د رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد م و ت ا ن ا أ م ن غ ت ل ه وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إ ل ا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ن ا ح ي ة البيت لا يدرون من هو ان اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويجلكونه بالقميص دون أيديهم استدبر وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما ما غسله إلا نساء أمري غسله ما ما عائشة استقبلت إلا حدثنا ا ل ق ع ن ب ي عن مالك وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أ ي و ب عن محمد بن سيرين عن أ م عطيه ة قالت دخل علينا ا دخل رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ابنته حين توفيت قالت ا غ ل ن ا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك, إن رأيت من ذلك بماء وسدر وجعلنا د و في ا ل آ خ ر ة كافورا أ و شيئا من كافور ف إ ذ ا فرغتن ف ا ذ ن ن ي ولما فرغنا ت ا ذ ن ا ف أ ع ط ا ن ا حفوه فقال أ ش ع ر ن ه ا ب ي ا قال عن مالك يعني ا ز ا ر ة ولم يقل مسدد دخل علينا أحمد بن وأبو أن حدثهم كامل بمعنى عبدة يزيد بن بن الإسناس ذريع حدثنا أ ي و ب عن محمد بن سيرين عن ح ف ص ة أ خ ت ه عن أ م ع ط ي ة قال ت مشطناها ث ل ا ث ة قرون حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن ح ف ص ة بنت سيرين عن أ م ع ط ي ة قال ت وضفرنا ر أ س ه ا ث ل ا ث ة قرون ثم أ ل ق ي ن ا ه ا خلفها مقدم ر أ س ه ا وقرنيها حدثنا أ ب و كامل حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا خالد عن حفصه بنت سيريل عن أ م ع ا ص ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في بميانينها غسل الوضوء ابنته ابدأنا ومواضع منها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام ع ط ي ة بمعنى حديث مالك زاد في حديث ح ص ة عن ام ع ط ي ة بنحو هذا و ز ا د فيه او سبعا او اكثر من ذلك ان ر أ ي ت م حدثنا ه ج ب ة بن خالد حدثنا ه م ا م حدثنا ق س ا د ة عن محمد بن سيرين انه كان يأخذ الغسل عن عطية يغتل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور يغتل عن عطية مرتين أم حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريح عن أ ب ي الزبير أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه خطب يوما فذكر رجلا من أ ص ح ا ب ه خبط فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بالليل حتى يطلع عليه إلا أن يضطر إنسان يقبر بالليل يصلى عليه يضطر الرجل إلا إلى ذلك حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كفن أ ح د ك م أ خ ا فليحسن كفنه حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة قال ت ادرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب ص ب ر ة ثم اخر عنه حدثنا الحسن بن الصباح البزاز حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن عبد الكريم حدثني إ ب ر ا ه ي م بن عقيل بن معقل عن أ ب ي ه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا توفي أ ح د ك م فوجد شيئا فليكفن في ثوب س ب ر حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي أ خ ب ر ت ن ي ع ا ئ ش ة قالت ك ف ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب ي م ا ن ي ة بيض ليس فيها قميص ولا ع م ا م ة حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا حفص عن هشام بن ع ر و ة عن عبيه عن ع ا ئ ش ة مثله زاد م ن كرثف قال فذكر ل ع ا ئ ش ة قولهم في ثوبين وبرد ح ب ر ة ف قالت قد اتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه قالا حدثنا ابن ادريس عن يزيد يعني ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب نجرانيه الحله ثوبان وقميصه الذي مات فيه قال أ ب و داود قال عثمان في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب ح ل ة حمراء وقميصه الذي مات فيه حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبيد خالد بن بن هاشن الجنبي عن بن أبي خالد عن عن مالك إسماعيل عامر طالب قال عمر أبو أبي بن أبي علي ل ا تغالي ي في كفن ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في كفن ف إ ن ه يسلبه سلبا سريعا حدثنا محمد بن كثير بن أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الأعمش وائل أبي عن خباب قال إ ن مصعب بن عمير قتل يوم أ ح د ولم يكن له إ ل ا نمره كنا إ ذ ا غطينا بها ر أ س ه خرج رجلاه و إ ذ ا غطينا رجليه خرج راسه أ س ه ف ق ل ر و ل ل ل ا صلى صالح الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذكر غطوا بها شيئا من حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن حدثني هشام ساعد رأسه وهو عن حدثني حدثني من أحمد حاكم بن بن ع ابي نصر عن عباده بن نسي عن ا ب ي عن عباده بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن ا ل ح ل ة وخير ا ل ا ض ح ي ة الكبش ا ل أ ق ر ن حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م حدثني أ ب ي عن ابن إ س ح ا ق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا ل ل ق ر آ ن عن رجل من بني ع ر و ة بن مسعود يقال له د ا و د قد ولدته ام ح ب ي ب ة بنت أ ب ي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليذا بنت قانف الثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله قانف في من أم أن بنت كنت بنت صلى الله عليه وسلم عند و ف ا ت ه ا فكان أ و ل م ا أعطانا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ا ل ح ق ا ء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحف ة ثم أ د ر ج ت بعد في الثوب ا ل آ خ ر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ه ا ثوبا ثوبا حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا المستمر بن الريان عن أ ب ي نضره عن أ ب ي سعيد الخدري قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم حدثنا قال ابو داود هو ابن يونس عن سعيد ا بن عثمان البلوي عن عذره وقال عبد الرحيم عروه ة بن سعيد الانصاري عن ابيه عن ا ل ح ص ي ن بن وحوح ان طلحه بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اني لا ارى ط ل ح ة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا فانه لا ينبغي ل ج ي ف ة مسلم ان ت ح ب ث بين بحراني اهله حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن ش ي ب ة عن طلق بن حبيب العام عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا حدثت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أ ر ب ع من ا ل ج ن ا ب ة ويوم ا ل ج م ع ة ومن ا ل ح ج ا م ة وغسل ا ل م ي ل حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن أ ب ي ف د ي ه حدثني ابن أ ب ي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن غسل فليغتسل حدثنا م ل فليتوضى ه ح حامد بن يحيى عن سفيان عن س ه ي ر بن أ ب ي صالح عن أ ب ي عن اسحاق مولى ز ا ئ د ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أ ب و داود هذا منسوخ و سمعت أ ح م د بن حنبل و سئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجديه الوضوء قال أبو د ابو و د أدخل أ صالح هذا ا ل ح بينه وبين أبي هريرة في داود ي يعني ث إ س ح ق م ل ز ا ئ ة قال حصال العمل عليه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا صفيان عن عاصم ليس عليه وحديث محمد ضعيف فيه كثير مصعب عن بن المنسوخ ابن عن ب ي د الله ع ع ا ئ ش ة ق ا ل ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى ر أ ي ت الدموع تسيل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا أ ب و نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ر ا ناس نارا في المقبره ف أ ت و ه ا ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل خ ب ر واذا هو يقول ناوروني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع الذي بالذكر الرجل كان هو قوته حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أ ح د لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ك م أ ن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إ س ح ا ق عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن مرسد ا ل ي ز ر ي عن مالك بن ه ب ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثه صفوف من المسلمين إ ل ا أ و ج ب قال فكان مالك إ ذ ا استقل أ ه ل ا ل ج ن ا ز ة ج ز أ ه م ثلاثه صفوف للحديث حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أ ي و ب عن ح ق ة عن أ م ع ط ي ة قال نهينا أ ن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا حدثنا م حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره يرويه قال من تبع جنازه فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما أحد قال حدثنا المقرئ حدثنا ح ي و ة حدثني أ ب و صخر وهو حميد بن زياد أ ن يزيد بن عبد الله بن قصير حدثه أ ن داود بن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص حدثه عن ابيه أ ن ه كان عند ابن عمر بن الخطاب اضطلع خباب ط ا ل بالمقصورة فقال يا عبد الله بن عمر أ ل ا تسمع ما يقول أ ب و ه ر ي ر ة أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع ج ن ا ز ة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان ف أ ر س ل ابن عمر إ ل ى ع ا ئ ش ة فقال صدق أ ب و ه ر ي ر ة حدثنا الوليد بن شجاع السكوني حدثنا ابن و ه ب أ خ ب ر ن ي أ ب و صخر عن شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر عن حريم عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أ ر ب ع و ن رجلا لا يشركون بالله شيئا إ ل ا شفعوا فيه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنى حدثنا أ ب و داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثني باب ابن عمير حدثني رجل من أ ه ل ا ل م د ي ن ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع ا ل ج ن ا ز ة بصوت ولا نار زاد هارون ولا ي ن ش ى بين يديها حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ر ب ي ع ة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ي ت م ا ل ج ن ا ز ة فقوموا لها حتى تخلفكم أ و توضع حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أ ب ي صالح عن ابن أ ب ي سعيد ا ل خ د ر ي عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م إذا ت ت ب ع الجنازة فلا تجلس حتى توضع قال ابو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي ه ر ي ر ة قال فيه حتى توضع في الارض ورواه ابو م ع ا و ي ة عن سهيل قال حتى توضع في اللحم ظ قال ابو داود وكفيان احفظ ن ابي معاوية حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا أ ب و عمر عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ مرت بنا ج ن ا ز ة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل اذا هي ج ن ا ز ة يهودي فقلنا يا رسول الله إ ن م ا هي ج ن ا ز ة يهودي فقال إ ن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة ف إ ذ ا ر أ ي ت م جنازه ة Thank you. حدثنا القعندي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن و ا ق ذ بن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أ ب ي طالب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد حدثنا هشام بن بهرام المدائني أ خ ب ر ن ا حاتم بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب و ا ل أ ص ب ا ط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جناده ابن ابي امية عن ابيه عن جده عن عبادة ابن عن عن عن الصامت جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازه حتى توضع في اللحم فمر به حفر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم حدثنا يحيى بي س ل م ا ب ن ع ب د ا ل ر ى الله ع و ي عن س و ب ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ي ب د ا ب ة وهو مع ا ل ج ن ا ز ة ف أ ب ى ان يركبها فلما انصرف أ ت ي ب د ا ب ة فركب فقيل له و ق ا ل إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة كانت تمشي فلم اكن ل أ ر ك ب وهم يمشون فلما ذهبوا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا ش ع ب ة عن س م ا ء سمع جابر بن ثمره قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أ ت ي ب ف ر ة فعقل حتى ركبه ونحن ج ع ل التوقص و به نسعى حوله حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال رأيت النبي صلى الله عليه الله صلى وسلم وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنة. حدثنا وهو الجنة أمام بكر ابن ب حدثنا قال ي عن د عن عن يونس ي ز الراكب م غ ي ة شعبة بن أن وأحفظ أهل ز ي أخبروني النبي أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ا يسير خلف ا ل ج ن ا ز ة و ا ل ن ا ش ي يمشي خلفها و أ م ا م ه ا وعن يمينها وعن يسارها قريباً م حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسير عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك تقدمونها فخير ا م س ل م بن ابراهيم حدثنا ش ع ب ة عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابيه انه كان في ج ن ا ز ة عثمان بن ابي العاص كنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا ابو بكر ة فرفع صوته فقال لقد ر أ ي ت ن ا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رمنا حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينه بهذا الحديث قال في ج ن ا ز ة عبد الرحمن بن س م ر ه وقال فحمل عليهم بغلته و أ ه و ا بالصوت حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن يحيى المجبر قال أ ب و داود يحيا الله عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال س أ ل ن ا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع ا ل ج ن ا ز ة فقال ما دون الخبب إ ن يكن خيرا تعجل إ ل ي ه و إ ن يكن غير ذلك فبعدا ل أ ه ل النار والجنازة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال ابو من تقدمها داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر قال ابو داود وهذا كوفي وابو ماجده بصري قال ابو, داود أبو ماجده هذا لا يعرف حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا سما حدثني جابر بن سمره قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انه قد مات قال وما يدري قال انا ر أ ي ت ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت قال فرجع ف ي ح ع ل ي فجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ه قد مات ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه لم يمت فرجع فصيح عليه فقالت ا م ر أ ت ه انطلق إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال الرجل اللهم العنه قال ثم انطلق الرجل فراه قد نحر نفسه بمشقه معه فانطلق إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه أ ن ه قد مات فقال وما يدريك قال ر أ ي ت ه ينحر نفسه بمشاقق معه قال أ ن ت ر أ ي ت ه قال نعم قال إ ذ ن لا أ ص ل ي عليك حدثنا أ ب و كامل حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي بشر حدثني نفر من أ ه ل البصره عن أ ب ي ب ر ز ة ا ل أ س ل م ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل ي على ماعز بن مالك ولم ينه ى عن ا ل ص ل ا ت عليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثنا أ ب ي عن ابن إ س ح ا ق حدثني عبد الله بن أ ب ي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة قال مات إ ب ر ا ه ي م بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ث م ا ن ي ة عشر شهرا فلم يصل ي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ه ن ا د بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وال ئ بن داود قال سمعت البهيه قال لما مات إ ب ر ا ه ي م بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاح قال أ ب و داود ق ر أ ت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم حدثنا سعيد المبارك وسلم إبراهيم منصور ابن القعقاء عطاء أنا الله ابنه يعقوب بن نبي ابن سبعين بن عن عن صلى عليه صلى على ليلة وهو حدثنا فليح ل ي بن س عباد عباد الله الله هارون ن عن بن ع صالح ا ل م م د ب بن د الله عبد الله حدثنا ابن ابي ف د ي ك عن الضحى يعني ابن عثمان عن أ ب ي النضر عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة قالت قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد ت ه ي ل و أ خ ي حدثنا نسدد حدثنا يحيى عن ابن أ ب ي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة التوأمة قال مولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على ج ن ا ز ة في المسجد فلا شيء أ ع ل م حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أ ب ي يحدث أ ن ه سمع ع ح ب ة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله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 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ن الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن قبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أ ن ه شهد ج ن ا ز ة أ م كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي ا ل إ م ا م ف أ ن ك ر ت ذلك وفي القوم ابن عباس و أ ب و سعيد ا ل خ ض ر ي و أ ب و ق ت ا د ة و أ ب و ه ر ي ر ة فقالوا هذه السنة حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع ابي غالب قال كنت في س ك ة الاردد فمرت ج ن ا ز ة معها ناس كثير قالوا ج ن ا ز ة عبد الله بن عمير فتبعتها ف إ ذ ا أ ن ا برجل عليه كساء ر ق ي ق على بريدينته وعلى ر أ س ه خ ر ق ة تقيه من الشمس فقلت من هذا ا ل د ق ا ن قال هذا مالك أنس بن فقام ل الجنازة م ا وضعت أنس فطل عليها وأنا خلفه لا يقول بيني وبينه شيء فقام عند ل ي ه ا و أ ا لا فقام خلفه يقول وبينه بيني ن شيء ع ر أ س ه فكبر أ ر ب ع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أ ب ا ح م د ا ل م ر أ ة ا ل أ ن ص ا ر ي ه فقربوها وعليها نعش أ خ ط ر فقام عند ع ج ي ز ت ه ا فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أ ب ا ح م د ه ك ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ا ل ج ن ا ز ة كصلاته يكبر عليها أربعة ويقوم عند ر أ س الرجل و ع ج ي ز ة ا ل م ر أ ة قال نعم قال يا أ ب ا حمد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى ر أ ي ن ا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم ويحكمنا فيدقنا فهدمهم يحمل علينا فيدقنا فهدمهم الله رجل وجعل يجاء بهم فيبايعونه على ا ل إ س ل ا م فقال رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ن علي نذرا ان جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحكمنا ل أ ض ر ب ن عنقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فجعل أ م وسلم س رسول ك الآخر بنذره الله صلى الله عليه وسلم لا ليفي قال يبايعه ف الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي أ م ر ه بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله فلما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ لم أمسك النبي ي لتوفي و م إلا فقال بأذرك الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ليس لنبي أ ن ي و م د قال أ ب و غالب ف س أ ل ت عن صنيع أ ن س في خيانه على المراه عند عزيزتها يسجر قال أ ب و داود قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله اني قد ت ب ح ث ن ا م سبت د د حدثنا يزيد ن حدثنا حسين زريع المعلم حدثنا عبد الله بن صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على ا م ر أ ه ن ا ت ت في نفاسها فقام عليها ل ل ص ل ا ة وسطها حدثنا محمد بن العلاء قال أ خ ب ر ن ا إ ب ن إ د ر ي س قال سمعت أ ب ا إ س ح ا ق عن ا ل ش ع ب ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر غضب فصفوا عليه وكبر عليه أ ر ب ع ة فقلت ل ل ش ع ب ي من ح د ث ت قال ا ل ث ق ة من ش ه د ه عبد الله بن عباس حدثنا أ ب و الوليد الطيارسي حدثنا ش ع ب ة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن ع م ر بن مره عن ابن أ ب ي ليلى قال كان زيد يعني ابن أ ر ق م يكبر على جنائزنا أربعة وانه كبر على جنازه خمسه فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال ابو داود وانا لحديث ابن المثنى افقا حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوفه قال صليت مع ابن عباس على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب فقال انها من السنه حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمه عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا صليتم على الميت ف أ خ ل ص و ا له الدعاء حدثنا أ ب و م ه م ر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا أ ب و الجلاس ع ق ب ة بن سيار حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان س أ ل أ ب ا ه ر ي ر ة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنات قال أ م ا ع ن الذي قلت قال نعم قال كلام كان بينهما قبل ذلك قال أ ب و هريره ة ا ل ل م للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وعلانيتها جئناك خلقتها هديتها قبضت بترها ربها روحها شفعة قال أبو داود أخفأ شعبة داود ا في س ما علي بن ش م خ ق اعلم ل فيه ث م شماخ وسمعت أحمد بن إبراهيم ا ا ن بن بن و ص ي يحدث أحمد بن حنبل بن ق اني ل أعلم ما أ جلست من حماد بن زيد المجلس إ ل ا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب يعني ابن إ س ح ا ق عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلمه عن ع ابي ه ر ي ر ة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ج ن ا ز ة فقال اللهم اغفر لحينا و م ج ت ن ا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا و ا م ت ا ن ا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على ا ل إ ي م ا ن ومن توفيته منا فتوفه على ا ل إ س ل ا م اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تضلنا بعده حدثنا عبد الرحمن بن إ ب ر ا ه ي م الدمشقي حدثنا الوليد وحدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا الوليد وحديث عبد الرحمن أ ت م حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن م ي س ر ة بن حلبس عن واسله بن ا ل أ س ق ع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إ ن فلان ا بن فلان في ذمتك فقه ف ت ن ة القبر قال عبد الرحمن من ذمتك و ح ب جوارك فقه من ف ت ن ة القبر وعذاب النار و أ ن ت أ ه ل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه انك أ ن ت الغفور الرحيم قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد عن ثابت عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ا م ر أ ة سوداء أ و رجلا كان ي ق م المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل عنه فقيل ما فقال أ ل ا آ ذ ن ت م و ن ي به قال دلوني على قبره ف د ل ه فصلى علي ه حدثنا القعنبي قال ق ر أ ت على مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي ة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إ ل ى المصلى و ص ف بهم وكبر أ ر ب ع تكبيرات حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسحاق عباد برد بن يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي عن إسماعيل إسرائيل جعفر أبي أبي موسى عن أبيه قال أ م ر ن النجاشي ر س و الله الله صلى عليه وسلم أ ننطلق ن إلى ل أرض ا فذكر حديثه ق اشهد ل ل ا ا ن ج ي أ ش أ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أ ن ا فيه من الملك ل أ ت ي ت ه حتى أ ح م ل ا عليه قبل السجستاني حدثنا حاكم يعني ابن اسماعيل ب م ع ن ى عن كثير ا بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن م ب ع و ن اخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان ي أ ت ي ه بحجر فلم يستطع حمله فقام اليها الله عليه زراعيه عن كثير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حدثنا ي ن عنهما ن حفر حملها فوضعها ع ثم رأسه وقال أتعلم بها قبر أتعلم أخي وأدفن أهلي بها إليه وقال مات من د من ح القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا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 والشق ل غفل ي يونس زهير ر ه حدثنا أحمد حدثنا حدثنا بن إسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل و أ س ا م ة بن زيد وهم أ د خ ل و ه قبره قال وحدثني م ر ح ب أ و ابن أ ب ي م ر ح ب أ ن ه م أ د خ ل و ا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إ ن م ا يلي الرجل أ ه ل ه حدثنا محمد بن الصباح أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا بن أ ب ي خالد عن الشعبي عن أ ب ي مرحب أ ن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ه م أربعة حدثنا عبيد الله بن معاذ ح د ث ن ا أ ب ي حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق قال أ و ص ل ح ا ر ث أ ن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أ د خ ل ه القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من ا ل س ن ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ج ن ا ز ة رجل من ا ل أ ن ص ا ر فانتهينا إ ل ى القبر ولم يلحث بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل ا ل ق ب ل ة وجلسنا معه حدثنا محمد بن كثير وحدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن أ ب ي الصديق عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ر ح و مسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أ ب و إ س ح ا ق عن ناجيه بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب ف و ا ر أ ب ا ك ثم لا تحدثن شيئا حتى ت أ ت ي ن ي فذهبت فواريته وجئته ف أ م ر ن ي ف ا ق ت س ل ت ودعاني حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي أ ن سليمان بن ا ل م غ ي ر ة حدثهم عن حمين يعني ابن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د فقالوا أ ص ا ب ن ا قرح وجهل فكيف ت أ م ر ن ا قال احفروا و أ و س ع و ا واجعلوا الرجلين و ا ل ث ل ا ث ة في القبر قيل ف أ ي ه م يقدم قال أ ث ر ه م ق ر آ ن قال أ ص ي ب أ ب ي يومئذ عامر بين اثنين أ و قال واحد حدثنا أ ب و صالح يعني ا ل أ ن ط ا ك ي أ خ ب ر ن ا أ ب و اسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن ايوب عن حميد بن هلال ب إ س ن ا د ه و م ع ن ا زاد فيه و أ ع م ق ه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير حدثنا خ م ي د يعني ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا ا ل حدثنا ي ح د ث محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان حدثنا حبيب بن أ ب ي ثابت عن أ ب ي وائل عن أ ب ي هياج ن ا ل أ س د ي ة قال بعثني علي قال لي أ ب ع ث ك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن لا أ د ع قبرا مشرفا إ ل ا سويته ولا تمثالا إ ل ا طمسته حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أ ن أ ب ا علي الهمداني حدثه قال كنا مع ف ض ا ل ة بن عبيد ب روده من أ ر ض الروم فتوفي صاحب لنا ف أ م ر ف ض ا ل ة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر بتسويتها قال أ ب و داود رودس ج ز ي ر ة في البحر حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن أ ب ي فديه اخبرني عمرو بن عثمان بن ه ا ن إن عن القاسم قال دخلت على ع ا ئ ش ة فقلت يا أ م ة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم و ص ا ح ب ي رضي الله عنهما فكشفت لي عن ث ل ا ث ة قبور لا م ش ر ف ة ولا ل ا ط ئ ة م ب ط و ح ة لبطحاء ا ل ع ر ص ة الحمراء قال أ ب و علي يقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم و أ ب و بكر عند ر أ س ه وعمر عند رجليه ر أ س ه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا ل أ خ ي ك م وسلوا له بالتثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل قال أ ب و داود ب حدثنا ي ريسان ر ابن ح يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أ ق ر ه ا ل إ س ل ا م قال عبد الرزاق كانوا يعفرون عند القبر ب ق ر ة أ و شاء حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي الخير عن ع ق ب ة بن عامر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أ ه ل أ ح د صلاته على الميت ثم انصرف ى حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا المبارك عن حيوة بن شريح حبيب الحديث آدم يزيد بن بن إذن عن بن عن بن إن المبارك بهذا قال ا علي ل أبي ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أ ح د بعد ث م ا ن سنين كالمودع ل ل أ حدثنا ي ا والأموال ء ح أ حفظ بن, بن غياب عن ابن جريد عن سليمان بن موسى وعن أبي ا ل ز ب ي ر عن ج ابو ر بهذا ب الحديث قال أ داود قال عثمان أ و يزاد علي ه وزاد سليمان بن موسى أ و أ ن يكتب علي ه ولم يذكر مسدد في حديثه أ و يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي ه قال داود علي أبو وأمن حديث مسدد خفي حرف من حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود ل ت خ ذ و ا قبور انبيائهم مساجد حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره حدثنا ر ق ثيابة حتى تخلص إلى ج خير له أن يجلس له على أن قبر ح د إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني ا بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واسله بن ا ل أ س ق ع يقول سمعت أ ب ا مرثد الغنوي ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها حبثنا سهل بن بكار حدثنا ا ل أ س و د بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في ا ل ج ا ه ل ي ة زحم بن معمد فهاجر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أ ن ت بشير قال بينما أ ن ا أ م ا ش ي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا、ثلاثة. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أ د ر ك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ظ ر ة ف إ ذ ا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك الق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما ن الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتاده عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن العبد إ ذ ا وضع في قبره وتولى عنه أ ص ح ا ب ه إ ن ه ليسمع قرع ن ع ا م ه م حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمال بن زيد عن سعيد بن يزيد أ ب ي م س ل م ة عن أ ب ي نضره عن جابر قال د ف ن مع أبي رجل ف ك ا ن نفسي من في ذلك ح ا ج ة ف أ خ ر ج ت ه بن ع د تفتة أشهر أ فما ك ر ت منه شيئا ش إلا عمر ي في لحيته ر ا ت كن م ا يلل أ ض حدثنا حفظ عمر حدثنا شعبه عن ابراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ج ن ا ز ة ف أ ث ن و ا عليها خيرا فقال و ج ب ت ثم مروا م ومروا بأخرى شرعا فأثنوا عليها ف قال وجبت ثم قال إ ن بعضكم على بعض شهداء حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أ ب ي حازم عن أ ب ي هريره ة قال ا رسول ل ل أتى صلى الله عليه وسلم قال ب فبكى وأبكى ر أمه من حوله ق رسول ربي وسلم استأذنت الله صلى الله عليه تعالى ع ل ى على ان أ س ت غ ف ر لها فلم يؤذن لي ف ا س ت أ ذ ن ت أ ن أ ز و ر قبرها ف أ ذ ن لي فزور القبور فإنها معرف حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن, عن, محارب بن ديسار عن بن بريدة عن ابن أبيه بالموت واطل محارب ديسار تذكر بريدة أحمد عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور فزروها و ف إ ن في زيارتها ت ذ ك ر حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن محمد بن جحاده قال سمعت أ ب ا صالح يحدث عن ابن عباس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 حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته ف م ا س وهو محرم فقال كفنوه في ث و ب ي ن واغتلوه بماء و ص د ر ولا تخمروا ر أ س ه ف إ ن الله يبعثه يوم القيامه ة يلبي قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في قال حنبل بن داود أدو أحمد سمعت ذ ا ا ل ح د يلبي ث ثوبين خمس سنن كفنوه يكفن في ثوبين بماء وصدر أي ا م ي في ت ث و و ل ا ت كلها سدرى ولا تخمروا ر أ س ه ولا تقربوه طيبة وكان الكفن طيبا جميع من المان حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه قال وكفنوه في ثوبين قال أ ب و داود قال سليمان قال أ ي و ب ثوبين وقال عمرو ثوبين وقال ابن عبيد قال أ ي و ب في ثوبين وقال عمرو في ثوبيه زاد سليمان وحده ولا تخنطوه حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أ ي و ب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى سليمان في ث و ب ي ن حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت رسول وسلم اغسلوه وكفنوه ناقته فقتلت فقال برجل به محرم الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا فأتي تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا ولا رأسه فإنه يبعث يهل يبعث حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين م ص ب و ر ة ك ا ذ ب ة فليتبوا بوجهه مقعده من النار حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ي ق ت ط ع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال ا ل أ ش ع ث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أ ر ض فجحدني فقدمته إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ك بينه قلت لا قال لي اليهودي احلف قلت يا رسول الله إ ذ ن يحلف ويذهب بمالي فأنزل إن الله الله تعالى إن الذين يشترون بعفد والله وأيمانهم ثمن قليلا الآية ثمن إلى آخر حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس عن اشعث بن قيس أ ن رجلا من ك ن د ة ورجلا من حضرموت اختصما إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في أ ر ض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إ ن أ ر ض اغتصبنيها أ ب و هذا وهي في يده قال هل لك بينه قال لا ولكن أ ح ل ف ه والله يعلم أ ن ه ا أ ر ض اغتصبنيها أ ب و ه ف ت ه ي أ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ق ط ع أ ح د مالا بيمين إ ل ا لقي الله وهو أ ج ز م فقال الكندي هي ارض حدثنا هنال بن الشري حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن سماك عن ع ل ق م ة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أ ب ي ه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من ك ن د ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إ ن هذا غلبني على أ ر ض كانت ل أ ب ي فقال الكندي هي أ ر ض ي في يدي أ ز ر ع ه ا ليس له فيها حق قال ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينه قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إ ن ه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إ ل ا ذاك فانطلق ليحلف له فلما أ ج ب ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا لئن حلف على مال ل ي أ ك ل ه غ ا ل م ا ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أ خ ب ر ن ي عبد الله بن مصطاط من آ ل كثير بن ا ل ص ا ل ح أ ن ه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أ ح د عند منبر ي هذا على يمين آ ث م ة ولو على سواك أ خ ض ر إ ل ا تبوا مقعده من النار او النار وجبت له النار. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد ا ل ر ح م ن عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلف فقال والله فليقل لا اله الا الله في ومن قال لصاحبه تعال أ ق ا م ر فليتصدق لشيء حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا ب آ ب ا ئ ك م ولا ب أ م ه ا ت ك م ولا ب ا ل أ ن د ا د ولا تحلفوا إ ل ا بالله ولا تحلفوا بالله إ ل ا و أ ن ت م صادقون حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخصاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ر ك ه وهو في ر ح ب وهو يحلف بابيه فقال إ ن الله ينهاكم أ ن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه الى بابائكم زادت قال عمر فوالله ما حلفت ولا ما بهذا ذاكرا ولا آثرا حدثنا العلاء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن س ع ب بن عبيده قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعب فقال له ابن عمر إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أ ش ر ك حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر المدني عن أ ب ي سهيل نافع بن مالك بن أ ب ي عامر عن أ ب ي ه انه سمع طلحه بن عبيد الله يعني في حديث ق ص ة ا ل أ ع ر ا ب ي قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق دخل الجنه وابيه ان صدق حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبه الطائي عن ابن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا حدثنا حميد بن م س ع د ة الشامي حدثنا حسان يعني ابن ابراهيم وحدثنا يعني عن اليمين إبراهيم الصائغ عطاء في اللغو في في قال قالت ق ا ل ع ا ئ ش ة إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله قال أ ب و داود كان إ ب ر ا ه ي م الصائغ رجلا صالحا قتله أ ب و مسلم ب ع ر ن د ة قال كان إ ذ ا رفع ا ل م ط ر ق ة فسمعا نداء سيبها قال أ ب و داود روى هذا الحديث داود بن أ ب ي الفرات عن إ ب ر ا ه ي م الصائغ موقوفا على عائشه كذلك رواه الزبري وعبد الملك بن أ ب ي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفة حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن عباد بن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال ابو حدثنا داود ل ب ي ر ث ن عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن ا إسرائيل إبراهيم الأعلى أبيها عبد جدته سويدي بن ح ن ظ ل ة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حج ف أ خ ذ ه عدو له فتحرج القوم أ ن يحلفوا وحلفت انه أ خ ي فخلى سبيله ف أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه أ ن القوم تحرجوا أ ن يحلفوا وحلفت انه أ خ ي قال صدق المسلم أ خ و المسلم حدثنا أ ب و ت و ب ة الربيع بن نافع حدثنا م ع ا و ي ة بن سلام عن يحيى بن أ ب ي كثير قال أ خ ب ر ن ي أ ب و خ ل ا ب ة أ ن ثابت بن الضحاك أ خ ب ر ه أ ن ه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره ة أن رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو غير من وكما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس يملكه القيامة فيما قال لا قتل على رجل نفسه نذر به بشيء عذب حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين يعني ابن واقف حدثني عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إ ن ي بريء من ا ل إ س ل ا م فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن وإن إلى الإسلام كان كان حدثنا محمد بن كاذبا كما قال صادقا سالما محمد يرجع عيسى حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رعيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع ت م ر ة على ك س ر ة فقال هذه إ د ا م هذه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حص حدثنا أ ب ي عن محمد بن أ ب ي يحيى عن يزيد ا ل أ ع و ر عن يوسف بن عبد الله بن سلام م ث ل ا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان عن أ ي و ب ع ن ن ا ف ع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إ ن شاء الله فقد استثنى حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنف حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن موسى بن ع ق ب ة عن سالم عن ابن عمر قال اكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقل بالقلوب حدثنا احمد بن حنبل حدثنا, وكيع. حدثنا بن كان ي ع ح د ث ن عكرمة ب ع م ا رسول عن عاطم بن م ش ي عن سعيد كان ابي الخدري قال س ر الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس ابي القاسم بيده حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه اخبرني زيد بن حباب اخبرني محمد بن هلال حدثني ابي أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حلف يقول لا و أ س ت غ ف ر الله حدثنا الحسن بن علي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن ح م ز ة حدثنا عبد الملك بن ع ي ا ش السمعي ا ل أ ن ص ا ر ي عن دلهم بن ا ل أ س و د بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيدي عن ابيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم قال لقيق فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ح د ي ث فيه ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ل ه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان ابا بكر اقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ق ا ل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ح د ث أنا عبد قال ابن من كتابة اخبرنا ا عبد ل ز قال اخبرنا ب كتبته كتابه ن نحيا من معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان ابو ه ر ي ر ة يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليله فذكر رؤيا فعذرها ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا و ا خ ط أ ت بعضا فقال أ ق س م ت عليك يا رسول الله ب أ ب ي أ ن ت لتحدثني ما الذي أ خ ط ا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أ خ ب ر ن ا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر ا ل خ س م زاد فيه ولم يخبر حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا اسماعيل عن ا ل ج ر ي ر عن أ ب ي عثمان أ و عن أ ب ي السليم ع ن عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر قال نزل بنا أ ض ي ا ف لنا قال وكان أ ب و بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أ ر ج ع ن اليك حتى تفرغ من ض ي ا ف ة هؤلاء ومن قراهم ف أ ت ا ه م ل ق ر ا ه م فقالوا لا نطعمه حتى ي أ ت ي أ ب و بكر فجاء فقال ما فعل اضيافكم أ ف ر غ ت م من قراهم قالوا لا قلت قد أ ت ي ت ه م بقراهم ف أ ب و وقالوا والله لا نطعمه ف قال و ا أتانا صدق قد فقالوا أ ب ي تجيه ن ا حتى فما منعكم ا ق ل مكانك قال ونحن ا لا أطعمه الليلة قال فقالوا ل ل ه أطعمه و والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما ر أ ي ت في الشر ك ا ل ل ي ل ة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعم ف أ خ ب ر ت أ ن ه أ ص ب ح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه بالذي صنع وصنعه قال بل أ ن ت أ ب ر ه م و أ ص د ق ه م حدثنا ابن ا ل م سالم ن س ا بن نوح وعبد ا ل أ ع ل ى عن الجريري عن أ ب ي عثمان عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني ك ف ا ر ة حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن جريع حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعير عن سعيد بن بن أن أخوين من الأنصار كان بينهما المسيل ميرا فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال س أ أحدهما ل ل صاحبه ا س م ة ف ق إ ن عدت ت س أ ل ن ي عن ا ل ق س م ة فقال ك الكعبة ل مال لي في رتاج في ف له عمر إ ن ا ل ك ع ب ة غ ن ي ة عن مالك كفر عن م ي ن ك وكلم أ خ ا ه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في م ع ص ي ة الرب وفي ق ط ي ع ة الرحم وفيما لا ت ن حدثنا أ ح م د بن عبده ا ل ض ب ي حدثني ا ا ل غ ر ة بن عبد ابو ل ر ح حدثني م ن أ عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إ ل ا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في ق ط ي ع ة رحم حدثنا المنذر بن الوليد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن ا ل أ خ ن ث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم ولا في م ع ص ي ة الله ولا في ق ط ي ع ة رحم ومن حلف على يمين ف ر أ ى غيرها خيرا منها فليدعها و ل ي أ ت ي الذي هو خير ف إ ن تركها ك ث ا ر ت ه ا قال أ ب و داود ا ل أ ح ا د ي ث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن ي م ي ن ه إ ل ا فيما لا يعرف به قال أ ب و داود قلت ل أ ح م د روى يحيى بن سعيد عن ي ح ي بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك كان أ ه ل ا لذلك قال أ ح م د أ ح ا د ي ث ه مناكير و أ ب و ه لا يعرف ه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا عطاء بن السائر عن أ ب ي يحيى عن ابن عباس أ ن رجلين اختصما إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب ا ل ب ي ن ة فلم تكن له ب ي ن ة ف س ح ل ف المطلوب فحلف بالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك ب إ ص ل ا ق قول لا إ ل ه إ ل ا الله قال ابو داود يراد من هذا الحديث أ ن ه لم ي أ م ر ه بالكفاره حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أ ب ي برده عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي والله إ ن شاء الله لا أ ح ل ف على يمين ف أ ر ى غيرها خيرا منها إ ل ا كفرت عن يميني و أ ت ي ت الذي هو خير أ و قال إ ل ا أ ت ي ت الذي هو خير وكفرت يميني حدثنا محمد بن الصباح ا ل ب ز ا ز حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن س م ر فقال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن ثمره اذا حلفت على يمين ف ر أ ي ت غيرها خيرا منها فأتي هو خير وكفر الذي خير يمينك هو قال أبو أحمد داود سمعت يرقص فكفر ي ه ا ا ل ة قبل ابن الحن خلق حدثنا يحيى حدثنا, عبد الأعلى حدثنا سعيد عن ب د د الأعلى ح ث ا س ع يمينك د قتادة عبد عن عن عن الحسن ا ل ح ر ن بن سمر نحوه قال فكفر عن سمر فكفر قال م ي ثم أ ت ت الذي هو خير قال أبو د ابو و د أحاديث أ ي م س ى الأشعر ع و د ي بن ح ا ت م و أ ب ي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الروايه الحنف قبل ا ل ك ف ا ر ة وفي بعض الروايه ا ل ك ف ا ر ة قبل الحنف حدثنا أ ح م د بن صالح قال ق ر أ ت على أ ن س بن ع ي ا ظ حدثني عبد الرحمن بن حرمله عن أ م حبيب بنت ذ ؤ ي بن ب قيس ا ل م ز ن ي ة وكانت تحت رجل منهم من أ س ل م ثم كانت تحت ابن اخ لصفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حرملة فوهبت لنا ام حبيب طاعم حدثنا ت عن ابن اخي ص ف ي ة عن ص ف ي ة أ ن ه صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا فجربته أ و قال فحذرته فوجدته مدين ونصفاً شام حدثنا محمد بن محمد بن أبو عمر ونصفا أبو مدين بمد خلاد هشام بن بن بكيلجة قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عرض ابن الملك حدثنا, محمد بن محمد بن أبو عمر حدثنا مسدد ح عن ا م ي ة بن خالد قال لما ولي خالد القسري اضعف الصاع فصار الصاع س ت ة عشر ر ا ل ا ب بن و داود محمد بن محمد بن خلاد قال ت ل ه ز ن ج صبرى فقال بيده هكذا ومد ابو ل ي د ه هكذا م داود ا الى الارض و وجعل بطون د يده كفيه ورأيته في قال النوم فقل ق ل ت ما فعل الله بك قال ادخلني ا ل ج ن ة فقلت فلم يضرك الوقت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج ا ل ص و ا ر حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال ا بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ج ا ر ي ة لي صفكتها صفك فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أ ف ل ا أ ع ت ق ه ا قال ائتني بها قال فجئت بها قال أ ي ن الله قالت في السماء قال من أ ن ا قال أ ن ت رسول الله قال أ ع ت ق ه ا ف إ ن ه ا مؤمنة ح د ث ل ان امي حدثنا ا عن عمر عن بن محمد ب أ سلمة عن اوصت ل ش ر ي د أن أمه أ ه أن يعتق ان رقبة م م ؤ ة فأتى اعتق ل صلى الله ن ب ي ل وسلم فقال رسول الله ي يا أمي ه و إن أ ص عنها ر ق ب ة م ؤ م ن ة وعندي ج ا ر ي ة سوداء ن و ب ي ة فذكر نحوه قال أ ب و داود خالد بن عبد الله عبد بن ارسله نذكر لم يذكر الشريط حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارون قال أ خ ب ر ن ي المسعود عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عثبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ب ج ا ر ي ة سوداء فقال يا رسول الله إ ن علي ر ق ب ة م ؤ م ن ة فقال لها أ ي ن الله ف أ ش ا ر ت إ ل ى السماء باصبعها فقال لها فمن أ ن انا فأشارت ا إلى ل ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه ولسماء إ ى ا ل يعني أ ن ت رسول الله فقال أ ع ت ق ه ا ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة حدثنا قسيبه بن سعيد حدثنا شريك عن سماء عن ع ك ر م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أ ذ و ا ل ل ل ه أ غ ذ و ن قريشا والله لا ا غ ز و ن قريشا ثم قال إ ن شاء الله قال أ ب و داود وقد أ س ن د هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ س ن د ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم حدثنا محمد بن العلا ء اخبرنا ك عكرمة عن يرفعه قال والله ل أ غ د و ن قريش ثم قال إ ن شاء الله ثم قال والله ل أ غ د و ن قريش ان شاء الله ثم قال والله لاغدون قريش ثم, ثم سكت ثم قال إ ن شاء الله قال أ ب و داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغدهم حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا الحميد وحدثنا مسدد حدثنا عبد مسدد عبد عثمانة بن عوانة عن منصور عن عبد الله بن الله مرة شيبة أبي أبو جرير قال ع ث م اخذ ن الهمداني عن عبد الله بن الله قال عمر عبد أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ن ذ ر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا و إ ن م ا يستخرج به من البخيل قال مسدد قال رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم مسدد ا ل ن ظ ر لا يرد شيئا حدثنا أ ب و داود قال قرا على الحارث بن مسكين و أ ن ا شاهد أ خ ب ر ك م ابن وهب قال أ خ ب ر ن ي مالك عن أ ب ي زناد عن عبد الرحمن بن هرمون عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ي أ ت ي ابن آ د م النذر القدر بشيء لم أ ك ن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي لم قبل ما من حدثنا القعنبي عن مالك عن طلحه بن عبد الملك ا ل أ ي ل ي عن القاسم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أ ن يطيع الله فليطع ومن نذر أ ن يعصي الله فلا يعصه ي م معمر أبو حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أ ب ي سلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في م ع ط ي ة وكفاره ت كفارة يمين حدثنا ابن السرخ قال حدثنا ابن عن يونس عن ابن بمعناه وإثنانه شهاب وحب قال ابو داود سمعت احمد بن شبويه ي قال و ل ق ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث ابو سلمه فدل ذلك على ان الزهريه لم يسمعه من ابي سلمه وقال أحمد بن محمد وتصديق احمد ابن سليمان. قال أبو داود سمعت أ ح م د بن حنبل يقول أ ف س د و ا علينا هذا الحديث قيل له وصح افساده عنده وهل رواه غير ا بن أ ب ي أ و ي س قال أ ي و ب كان أ م ث ل م ن ه يعني أ ي و ب بن سليمان بن ب ل ا ن وقد رواه أ ي و ب حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا ايوب بن سليمان عن ابي بكر بن ابي اوي عن سليمان بن بلال عن ابن ابي عتيق وموسى بن ع ق ب ة عن ابن شهاب عن سليمان بن ا ر ط م ان يحيى بن ابي كثير اخبره عن ابي سلمه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في م ع ص ي ة وكفارته ك ف ا ر ة يمين قال قال أ ح م د بن محمد المروزي إ ن م ا الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير عن محمد بن الزبير عن أ ب ي ه عن عمران بن ح س ي ن عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن سليمان بن أ ر ق م و ه ن فيه وحمله عنه ز ه ر ي و أ ر س ل ه عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة رحمها الله قال أ ب و داود روا زبير عن الأوزاع بقية بن يحيى عن عن عن محمد بن زبير بإسناد بن المبارك علي مثل حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن قال أ خ ب ر ن ي يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي اخبرني عبيد الله بن ز ح ر أ ن أ ب ا سعيد أ خ ب ر ه أ ن عبد الله بن مالك أ خ ب ر ه أ ن ع ق ب ة بن عامر أ خ ب ر ه أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن أ خ ت له نذرت أ ن تحج ح ا ف ي ة غير مؤتمره ة فقال م ر و ا فلتختمر والفصم والتركب ثلاثة ايام حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال كتب الي يحيى بن سعيد اخبرني عبيد الله بن جحر مولا لبني ضمره وكان ايما رجل أ ن أ ب ا سعيد الرعيني أ خ ب ر ه ب إ س ن ا د يحيى و م ع ن ا حدثنا حجاج بن أ ب ي يعقوب حدثنا أ ب و النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن م و ل ى آ ل ط ل ح ة عن كريم عن ابن عباس قال جاء رجل تحج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما فقال النبي صلى الله الله لا رسول نذرك إلى صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم إن إن يعني أن أختي شيع يتمن بشقاء اختك شيئا فلتحج ر ا ك ب ة ولتكفر عن يمينها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن ق ت ا ل ة عن ا ك ر م ة عن ابن عباس ان اخت عقبه بن عامر نذرت ان تمشي الى البيت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وتهدي ه د ي ة حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن ا ك ر م ة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان اخت عقبه بن عامر نذرت ان تحج م ا ش ي ة قال ان الله لغني عن نذرها مرها فلتركب قال وهتعيد حدثنا عديا سعيد ابن أبي عن عن, عن أبي قال ت عكرمة ابو م ر داود رواه خالد عن ع ك ر م ة بمعنى هشام حدثنا م خ م د بن خالد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريح أ خ ب ر ن ي سعيد بن أ ب ي أ ي و ب أ ن يزيد بن أ ب ي حبيب أ خ ب ر ه ان أ ب ا الخير حدثه عن عقبه بن عامر الجهني قال نذرت أ خ ت ي أ ن تمشي إ ل ى بيت الله ف أ م ر ت ن ي أ ن أ س ت ف ي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س ف ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والتركب حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا و ح ي د حدثنا أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إ ذ ا هو برجل قائم في الشمس ف س أ ل عنه قالوا هذا أ ب و إ س ر ا ئ ي ل نذر أ ن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه ف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ق م ي د الطويل عن ثابت البنني ا عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا ي ه ا د ى بين ابنيه ف س أ ل عنه فقال نذر أن يمشي ف قال إن ابو ل ل لغني ه عن ي ع ت ز هذا داود رواه ع م ر بن أ ب ي ع م ر عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يخيب نمعين حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أ خ ب ر ن ي ع ا ط م الاحول أ ن طاووسا اخبره عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف ب ا ل ش ع ب ة ب إ ن س ا ن يقوده ب خ ز ا م ة في أ ن ف فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده و أ م ر ه أ ن يقوده بيده حدثنا أ ح م د بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أ ب ي قال حدثني إ ب ر ا ه ي م يعني ا بن طه مان عن مطر عن عكرمه عن ابن عباس ان اخت عقبه بن عامر ن ظ ر ت ان تحج م ا ش ي ة وانها لا تطيق ذلك و ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشي اختك فلتركب ا و ا ل ت ه د بدنه حدثنا شعيب بن ايوب حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن صفيان ع ن أ ب ي ه عن عكرمة عن ع ق بن ة ب عامر الجهني أ ن ه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ خ ت ي نذرت أ ن تمشي إ ل ى البيت و ق ا ل إ ن الله لا ي ص م ع بمشي أ خ ت ك إ ل ى البيت شيئا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا حبيب المعلم عن عطاء بن أ ب ي رباح عن جابر بن عبد بن جابر الله أ ن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إ ن ي ن ظ ر ت لله إ ن فتح الله عليك م ك ة أ ن أ ص ل ي في بيت المقدس ركعتين قال صل ها هنا ثم أ ع اعاد د ل ي ه ف ق ل صلها هنا ا ثم أ ع عليه فقال شأنك إذن قال أ ب و داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مخمد بن خالد حدثنا ابو عاصم وحدثنا عباس العنبري المعنى حدثنا روح عن ابن جريح اخبرني يوسف بن الحكم بن ابي سفيان نبنعه عن رجال من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا ب ا ل ح ف لو صليتها هنا ل أ ج ز أ عنك ص ل ا ة في بيت المقدس قال أ ب و داود رواه ا ل أ ن ص ا ر ي عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حيث وقال أ خ ب ر ه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نبي عن ابن شهاب عن القاع قال مالك شهاب على قرأت عن ب ب د الله بن عبد الله عن ع بن د الله ب عباس أ ن سعد بن ع ب ا د ة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ا ل إ ن أ م ي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال يقضه الله صلى الله عنها رسول صلى عليه وسلم حدثنا عمرو بن عون أ خ ب ر ن ا هشيم عن أ ب ي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن ا م ر أ ة ركبت البحر فنذرت إ ن نجاها الله أ ن تقوم ش ه ر ا فنجاها ل ل ه فلم تصم حتى مات ت فجاءت ابنتها او اختها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تصوم عنها حدثنا احمد يونس زهير اتت فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ت ل ك ا ل و ل ي د ة قال قد وجب أ ج ر ك ورجعت إ ل ي ك في الميراث قالت و إ ن ه ا ماتت وعليها قوم ش ف ر فذكر نحو حديث ع م ر حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال سمعت ا ل أ ع م ش وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن ا م ر أ ة جاءت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن ه كان على أ م ه ا قوم ش ف ر أفأقضي فقال لو كان على أ م ك دين أ ك ن ت ق ا ض ي ة قالت نعم قال فدين الله أ ح ق أ ن يقضى حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ي عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أ ب ي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صام مسدد قدامة عمر عنه حدثنا حدثنا بن عبيد أبو عن عبيد الله بن الأخنة عن عمر بن صياء يا الحارث الله وعليه وليه أبو عبيد عبيد شعيب ع ن ا ب ي عن, عن جده أ ن ا م ر أ ة أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي نذرت أ ن أ ض ر ب على ر أ س ك ب ا ل د ف قال اوفي بنذرك قال إ ن ي نذرت أ ن أ ذ ب ح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أ ه ل الجاهليه قال لصنم قالت لا, قال لوثن قالت لا قال أ و ف ي بنفسك حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إ س ح ا ق عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني أ ب و ق ل ا ب ة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينحر إ ب ل ا ب ب و ا ن ة ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي نذرت أ ن أ ن ح ر إ ب ل ا ب ب و ا ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها و س ن من أ و ث ا ن ا ل ج ا ه ل ي ة يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم كان من عيد قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ف ب ن ب ر ك ف إ ن ه لا وفاء لنذر في م ع ص ي ة الله ولا فيما لا يملك ابن ادم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم ن الثقفي من اهل الطائف قال حدثتني س ا ر ة بنت مقسم الثقفي انها سمعت ن ي م و ن ة بنت كرزم قالت خرجت مع أ ب ي في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أ ب د ه بصري فدنا إ ل ي ه أ ب ي وهو على ن ا ق ة له معه د ر ة ك د ر ة الكتاب فسمعت ا ل أ ع ر ا ب والناس يقولون ا ط ب ط ب ي ة ل ط ب ط ب ي ة فدنا إ ل ي ه أ ب ي ف أ خ ذ بقدمه قال ف أ ق ر له ووقف فاستمع منه فقال ي اني رسول الله إ نذرت إ ن ولد لي ولد ذكر أ ن أ ن ح ر على ر أ س بوانه في ع ق ب ة من الثنايا ع د ة من الغنائم لا أ ع ل م إ ل ا أ ن ه ا قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من ا ل أ و ث ا ن شيء قال لا قال ف أ و ف ي بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاه فطلبها وهو يقول اللهم أ و ف عني نذري ف ظ ف ر ه ا فذبحها حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن م ي م و ن ة بنت كرزم بن سفيان عن أ ب ي ه ا نحوه مختصر منه شيء قال هل بها و ط ن أ و عيد من أ ع ي ا د ا ل ج ا ه ل ي ة قال لا قلت إ ن أ م ي هذه عليها ن ذ ر ومشي أ اقضيه عنها وربما قال ا ب ن بشار أ ن ا أ ق ض ي ه عنها قال نعم حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال ا ح د ث ن ا حماد عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت ا ل ع ض ب ا ء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فاسر ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وساق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه خ ط ي ف ة فقال يا محمد ع ل ى م ا ت أ خ ذ ن ي و ت أ خ ذ س ا ب ق ة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ث قال ي ق وكان ث ق ي ف قد أ س ر و ا رجلين من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال و أ ن ا مسلم أ و قال وقد أ س ل م فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال و كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إ ل ي ه فقال ما ش أ ن ك قال إ ن ي مسلم قال لو قلتها و أ ن ت تملك أ م ر ك أ ف ل ح ت كل الفلاح قال أ ب و ز ا و د ثم رجعت إ ل ى حديث سليمان قال يَا إِنِّي فَأَطْعَنِّي إِنِّي جَاءَ ا مُحَمَّدْ ضَمْآنٌ س قال ن ي ق فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أ و قال هذه حاجتك تفودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله قال ف أ غ ا ر المشركون على سرح ا ل م د ي ن ة فذهبوا بالعظباء قال فلما ذهبوا بها و أ ث ر و ا ا م ر أ ة من المسلمين قال فكانوا إ ذ ا كان الليل يريحون إ ب ل ه م في أ ث ن ي ت ه م قال فنوموا ل ي ل ة وقامت ا ل م ر أ ة فجعلت لا تضع يدها على بعير إ ل ا رغى حتى أتت على العضباء قال ف أ ت ت على ن ا ق ة ذلول م ج ر ة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إ ن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينه عرفت الناقه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارسل إ ل ي ه ا فجيء بها واخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها او جزتها ان الله انجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال أبو داود ا ب ي ذر حدثنا سليمان بن داود وابن س ر ح قالا حدثنا ابن وهب اخبرني يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عم ن عن كعب بن مالك قال ق ل ت يا رسول الله إ ن من توبتي أ ن أ ن خ ل ع من مالي ص د ق ة إ ل ى الله و إ ل ى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م س ك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إ ن ي أ م س ك سهم الذي بخيبر حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب أ خ ب ر ن ي عبد الله بن كعب بن مالك عن أ ب ي ه أ ن ه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كيب عليه إ ن ي أ ن خ ل ع من مالي فذكر نحوه إ ل ى خير لك حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أ ب ي ه أ ن ه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و أ ب و ل ب ا ب ة أ و من شاء الله إ ن من توبتي أ ن أ ه ج ر دار ق و م التي أ ص ب ت فيها ا ل ذ م و أ ن أ ن خ ل ع من مالي كله ص د ق قال يجزئ عنك、الثلث. حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال أ خ ب ر ن ي معمر عن ز ه ر ي قال أ خ ب ر ن ي ابن كعب بن مالك قال كان أ ب و ل ب ا ب ة فذكر معناه و ا ل ق ص ة ل أ ب ي ل ب ا ب ة قال أ ب و داود رواه يونس عن ابن شهاب عن عن بعض بن السائب بن أ ب ي لبابه ة و و ر ا الزبيدي ع ن الزهري عن حسين بن السائب بن أ ب ي ل ب ا ب ة مثله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إ د ر ي س قال, قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أ ب ي ه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إ ن من توبتي إ ل ى الله أ ن أ خ ر ج من مالي كله إ ل ى الله و إ ل ى رسوله صدقه قال لا قلت فنصفه قال ل ت فنصف ق لا قلت فثلثه قال نعم قلت ف إ ن ي س أ م س ك سهمي من خيبر حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أ ب ي فديك قال حدثني ط ل ح ة بن يحيى ا ل أ ن ص ا ر ي عن عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن كريب عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة نذرا نذرا لا نذر نذر معصية يمين يمين ي ي ومن ومن قال ه ف ف ك ر كفارة نذر نذرا ه أطاقه ف يمين ومن ي ث ب ق ابو ل أ داود ر و ا هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أ ب ي الهند أ و ق ف و ه على ابن عباس حدثنا هارون بن عباد ا ل أ ز ي حدثنا أ ب و بكر يعني ابن عياش عن محمد ا ل مولى ا ل م غ ي ر ة قال حدثني كعب بن ع ل ق م ة عن أ ب ي الخير عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ف ا ر ة النذر ك ف ا ر ة اليمين قال أ ب و داود ورواه ع م ر بن الحارث عن كعب بن ع ل ق م ة عن ابن شماسه عن عقبه ة حدثنا محمد بن أن سعيد بن سعيد ا ل حدثني ك م ح كعب بن ع ل ق م ة أ ن ه سمع ابن ش م ا س ة عن أ ب ي الخير عن ع ق ب ة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أ ن ه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهل ان اعتكف في المسجد في ف ليلة الحرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك حدثنا مسدد حدثنا ابو م ع ا و ي ة عن الاعمش عن ابي وائل عن قيس بن ابي غ ر ب ة قال كنا فمر ي الله الله عليه عهد الله الله رسول س و صلى ل نسمى س س م ا ا ل فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أ ح س ن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ا فشوبوه يحضره ص د قالوا ح د ث ن ل ح س عيسى ي البسطاني ن بن ح م د بن ي حدثنا ي و ع ب الله الزهري قالوا بن محمد ح د سفيان عن ج ا ن ع بن أ ب ي راشد وعبد الملك بن أ ع ي ل وعاقم عن أ ب ي وائل عن قيس بن أ ب ي غ ر ز قال يحضره الكذب والحل وقال ا ل ل ح و عبد الله ز ب ر ي اللغو والكذب حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن ابي عمر عن ع ك ر م ة عن ابن عباس ان رجلا لزم غريما له ب ع ش ر ة دنانير فقال والله لا أ ف ا ر ق ك حتى تقضيني أ و ت أ ت ي ن ي بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ا ه بقدر ما و ع د فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أ ي ن أ ص ب ت هذا الذهب قال من معدن قال لا ح ا ج ة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن يونس قال حدثنا أ ب و شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أ س م ع أ ح د ا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات و أ ح ي ا ن ا يقول و س أ ض ر ب لكم في ذلك مثلا إ ن الله ح م ا حمى و إ ن ح م ا الله ما حرم و إ ن ه من يرعى حول الحمى يوشك أ ن ي خ ا ل ط و إ ن ه من يخالط ا ل ر ي ب ة يوشك أ ن يجسر حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ا س ت ب ر أ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أ ب ي خ ي ر ة يقول حدثنا الحسن منذ أ ر ب ع ي ن س ن ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وهب بن بقيه أ خ ب ر ن ا خالد عن د ا و د يعني ابن أ ب ي ه ن وهذا لفظه عن سعيد بن أ ب ي خ ي ر ة عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل ي أ ت ي ن على الناس زمان لا يبقى أ ح د إ ل ا أ ك ل الربا ف إ ن لم ي أ ك ل ه أ ص ا ب ه من بخارك قال ابن عيسى أ ص ا ب ه من غباره حدثنا محمد بن العلا ء أ خ ب ر ن اخبرنا ابن إدريس أ عاصم بن كليب عن أ ب ي ه عن رجل من الانصار أ ن ص ر ر قال خ ج ا الله مع رسول ل ى ل ل عليه وسلم ه في و جنازه أ ي عليه ت رسول وسلم وهو الله صلى الله على ل ا قال ب ر يوطي ح ا فلما داع امرأة فجاء ف ر رأسه رجعت أوسع من قبل, أوسع من قبل فلما تقبله وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم ف أ ك ل و ا فنظر آ ب ا ؤ ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك ل ق م ة في فمه ثم قال أ ج د لحم ش ا ة أ خ ذ ت بغير إ ذ ن أ ه ل ه ا ف أ ر س ل ت ا ل م ر أ ة قالت يا رسول الله إ ن ي أ ر س ل ت إ ل ى البقيع يشتري لي شاه فلم أ ج د ف أ ر س ل ت إ ل ى جار لي قد اشترى ش ا ة أ ن أ ر س ل إ ل ي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته إلى ف أ ر س ل ت الي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ط ع م ي ه ا ل أ س ا ر ى حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماه حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أ ب ي ه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ك ل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص حدثنا شبيب بن غ ر ق د ة عن سليمان بن ع م ر عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع يقول أ ل ا إ ن كل ربا من ربا الجاهليه موضوع لكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون أ ل ا و إ ن كل دم من دم ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع و أ و ل دم أ ض ع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل قال اللهم هل ب ل غ قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات حدثنا احمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب وحدثنا احمد بن صالح حدثنا عن ب س ة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب ان ابا ه ر ي ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف م ن ف ق ة ل ل س ل ع ة م م ح ق ة ل ل ب ر ك ة قال ابن السرخ للكسر وقال عن سعيد بن المسيب عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن الله معان حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال جلبت أ ن ا و م خ ر ف ة العبدي بزا من هجر ف أ ت ي ن ا به م ك ة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وتم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن و أ ر ج ح حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إ ب ر ا ه ي م المعنى قريب قال حدثنا ش ع ب ة عن س م ا ك بن حرب عن أ ب ي صفوان بن ع م ي ر ة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ك ة قبل أ ن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجه قال أ ب و داود رواه رزمة رجل والقول قول يقول كما قال سفيان قول سفيان حدثنا ابن قال رجل لشعبة خالفك سفيان قيس قال أبي أبي دماغسني سمعت لشعبة وبلغني بن عن يحيى معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا وكيع عن ش ع ب ة قال كان سفيان أ ح ف ظ مني حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن لكيل حدثنا سفيان عن ح ن ظ ل ة عن طاووس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أ ه ل م ك ة والمكيال مكيال اهل المدينه قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن قال م ن و ابو داود عن ا ل ابن قال المدينة ومكيال عن مسلم حنظلة وزن أبو داود في مكة واختلف المثن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن س م ر ة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاهنا أ ح د من بني فلان فلم يجبه أ ح د ثم قال هاهنا أ ح د من بني فلان فلم يجبه أ ح د ثم قال هاهنا أ ح د من بني فلان فقام رجل فقال أ ن ا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أ ن تجيبني في المرتين ا ل أ و ل ي ي ن أ م ا إ ن ي لم أ ن و ه بكم إ ل ا خيرا إ ن صاحبكم م أ س و ر بدينه فلقد ر أ ي ت ه أ د ى عنه حتى ما بقي أ ح د يطلبه بشيء قال أ ب و داود سمعان مشنج بن حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهب حدثني سعيد بن أ ب ي أ ي و ب أ ن ه سمع أ ب ا عبد الله الترشي يقول سمعت أ ب ا برزه بن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي يقول عن أ ب ي ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن أ ع ظ م الذنوب عند الله أ ن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أ ن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء حدثنا محمد بن المتوكل العزقلاني حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ب ي سلمه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه ذيل ف أ ت ي بميت فقال اعليه ذيل قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أ ب و قتاده ا ل أ ن ص ا ر ي هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا أ و ل ى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ق ض ا ء ه ومن ترك مالا فلورثته حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن سعيد عن شريك عن سماك سعيد أبي وقتيبة وحدثنا شريك قال عن شريك عن ت م ا ك عن ع ك ر م ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه فتصدق بالربح على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمنه حدثنا ابن القعنبي عن الله عبد عن مسلمة مالك الزناد عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني غ ل م و إ ذ ا أ ت ب ع أ ح د ك م على مليء فليتبع حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن أ ب ي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إ ب ل من ا ل ص د ق ة ف أ م ر ن ي أ ن أ خ ض ي الرجل بكره فقلت لم أ ج د في ا ل إ ب ل إ ل ا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ه إ ي ا ه ف إ ن خيار الناس أ ح س ن ه م قضاء حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن د ي س ا ر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم زين فقضاني وزادني عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ابن بن مالك مالك وسلم وتمر بالتمر شهاب الله قال الله الله الذهب بالورق ربا إلا هاء وها والبر بالبر ربا إلا هاء وها ربا إلا هاء وها أول رسول صلى رضي والشعير بالشعير ربا إ ل ا هاء و ه ا حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتاده عن أ ب ي الخليل عن مسلم ا ل م ك د ي عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث ا ل ص ن ع ا ن ي عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب بالذهب �ما تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والشعير والتمر مد تمد مد تمد تمد م ن ح ر و ب ا ل م ل ي بمي فمن زاد أ و ازداد فقد أ ر ب ى ولا ب أ س ببيع الذهب ب ا ل ف ض ة والفضه ة أ ك ث ر م اكثرهما يدا بيد نتيئة ببيع بالشعير والشعير وأما فلا ولا البر بأس أ يدا بيد و أ م ا ن س ي ئ ة فلا قال أبو داود أبو روى هذا الحديث سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة وهشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن م ز ن بن يسار ب إ س ن ا د ه حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أ ب ي خ ل ا ب ة عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث الصنعاني عن ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم إذا هذه الأصناق كان يدا شئتم بيد حدثنا محمد بن عيسى و أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك وحدثنا ابن العلاء أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أ ب ي عمران عن حنش عن فضاله بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه الله عام خيبر بقلاد صلى وسلم خيبر فيها ذهب وخرج قال أ ب و بكر وابن منيع فيها خرج م ع ل ق ة بذهب ابتاعها رجل ب ت س ع ة دنانير او ب س ب ع ة دنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إ ن م ا أ ر د ت ا ل ح ج ا ر ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى مجيز بينهما وقال ا ب ن عيسى ا ر د ت التجاره قال ابو داود وكان في كتابه ا ل ح ج ا ر ة حدثنا خشيبه بن سعيد حدثنا الليل عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش ا ل ص ن ع ا ن ي عن ف ض ا ل ة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر ق ل ا د ة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حدثنا قسيبه بن سعيد حدثنا الليث عن ا ب ي جعفر عن الجلاح ابي كثير حدثني حنش الصنعاني عن ف ض ا ل ة ا بن عبيد قال كنا من الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مبايع اليهود الوقية مع وسلم يوم عليه رسول خيبر صلى الذهب بالدينار قال غير ق ت ي ب ة بالدينارين و ا ل ث ل ا ث ة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إ ل ا وزنا بوزن حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد بن بن المعنى إسماعيل قالا موسى حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع ب ا ل د ن ا م ي ر واخذ الدراهم و أ ب ي ع بالدراهم و أ خ ذ الدنانير اخذ هذه من هذه و أ ع ط ي هذه من هذه ف أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حصه فقلت يا رسول الله رويدا أ س أ ل ك إ ن ي أ ب ي ع ا ل إ ب ل بالبقيع ف أ ب ي ع بالدنانير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس أ ن ت أ خ ذ ه ا بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء حدثنا حسين بن ا ل أ س و د حدثنا عبيد الله أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل عن سماك ب إ س ن ا د ه ومعناه و ا ل أ و ل أ ت م لم يذكر بسعر يومها حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ثمره ة أن النبي صلى الله عن ل وسلم ي ه ه ى عن بيع ع الحيوان بالحيوان نتيئة حدثنا حفص بن حفظ محمد ر د ث ن ا ح بن سلم محمد عن بن إ س ح ا ق عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن مسلم بن جبير عن أ ب ي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن ع م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ه أ ن يجهز جيشا فنفدت ا ل إ ب ل ف أ م ر ه أ ن ي أ خ ذ في ق ل ا ص الصدقه فكان ي أ خ ذ البعير بالبعيرين إ ل ى ابل الصدقه حدثنا يزيد بن خالد الهمداني و ق ص ي ب ة بن سعيد الثقفي أ ن ل ي س حدثهم عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ع ب د ا بعبدي عبد حدثنا ا ل ل ه بن م سعد ل م ة ن عن مالك ع ب الله بن يزيد ي ز د أن ابي أ ا ع ا ش أخبره أنه سأل سعد بن أبي بن سعد وقاص عن البيضاء بالثلث قال له سعد أ ي ه م ا أ ف ض ل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س أ ل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن ق ص الرطب إ ذ ا يبث قالوا نعم فنهاه عن الله صلى الله عليه رسول وسلم صلى ذلك قال أ ب و داود رواه إ س م ا ع ي ل بن أ م ي ة نحو مالك حدثنا الربيع بن ا ف ع أ ب و ت و ب ة حدثنا م ع ا و ي ة يعني ابن سلام عن يحيى بن أ ب ي كثير أ خ ب ر ن ا عبد الله أ ن أ ب ا عياش أ خ ب ر ه انه سمع سعد بن أ ب ي و ق ا ط يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ا ل ر ق ب بالتمر نسي قال أ ب و داود رواه عمران بن أ ب ي انس عن مولى لبني م خ ز و م عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع ب ا ل خ ن ط حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب أ خ ب ر ن ي خ ا ر ج ة ا بن زيد بن ثابت عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن ع ي ي ن ة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي ح س م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أ ن تباع ب خ ر ف ه ا ي أ ك ل ه ا أ ه ل ه ا رطبا حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ا بن ابي احمد قال ابو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابي فيما مالك واسمه قزمان قرأ على سفيان احمد داود ابن ا ل حدثنا س ي ن قال ابو ا و د د ح ي جابر إلى اربعة الى او سطح د ث احمد بن سعيد ا ل ه م د ا ن ي حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد الانصاري انه قال ا ل ع ر ي ة الرجل ي ع ر ا ل ن خ ل ة او الرجل يستثني من ماله ا ل ن خ ل ة او الاثنتين ي أ ك ل ه ا فيبيعها بتمر حدثنا هناد ابن السري عن عبده عن ابن إ س ح ا ق قال ا ل ع ر ا ي ة أ ن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أ ن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرقها حدثنا عبد الله بن م س ل م ة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يهد وصلاحها نهى البائع والمشتري حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن ع ل ي ة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ي ه و وعن السنبل حتى يبيض و ي أ م ن العاهه نهى البائع والمشتري حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن يزيد بن خ م ي ر عن مولى لقريش عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى ت ف ر ز من كل عارض و أ ن يصلي الرجل بغير ح ز ا ن حدثنا أ ب و بكر بن خلاد الباهدي حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أ خ ب ر ن ا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تباع ا ل ث م ر ة حتى تشفح قيل وما تشفح قال تحمار و ت ص ا ر ويؤكل منها حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و الوليد عن حماد بن س ل م ة عن حميه عن أ ن أن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عن بثه بن خالد حدثني يونس قال س أ ل ت أ ب ا ا ل ز ن ا د عن بيع الثمر قبل أ ن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان ع ر و ة بن الزبير يحدث عن سهل بن أ ب ي حسن عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أ ن يبدو صلاحها ف إ ذ ا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أ ص ا ب ت ثمر الزمان ا وأصابه قشام وأصابه مراد يحتجون قشام مراض عهات بها فلما كثرت ق ص و م ت ه م عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ل م ش و ر ة يشير بها فاما لا فلا ت ت ب ا ي ع ا ل ث م ر ة حتى يبدو صلاحها ل ك ث ر ة ق ص و م ت ه م واختلافهم حدثنا إححاق بن أسنعيل الصالقاني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إ ل ا بالدينار أ و بالدرهم إ ل ا العرايه حدثنا أ ح م د بن حنبل ويحيى بن معين ق ا ل حدثنا سفيان عن حميد ا ل أ ع ر ج عن سليمان بن عسيق عن جابر بن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو د ابو و د لم ل يصح عن ن ا ي عليه صلى الله س ل بثلث أهل م م شيء وهو رأو ا د ي ن ن ة ح د ث ا مسدد حدثنا حماد حدثنا عن أ ي و ب أبي الزبير عن و س عن ي د ب ميناء عن جابر بن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل م ع ا و م ة وقال أ ح د ه م ا بيع السنين حدثنا أ ب و بكر وعثمان ا ب ن أ ب ي ش ي ب ة ق ا ل حدثنا ابن إ د ر ي س عن عبيد الله عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصار حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد واحمد بن عمرو بن ا ل س ر ح وهذا رفضه قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أ م ا البيعتان ف ا ل م ل ا م س ة و ا ل م ن ا ب ذ ة و أ م ا اللبستان فاشتمال الصماء و أ ن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أ و ليس على فرجه منه شيء حدثنا الحسن بن حدثنا عبد بن الرزا علي أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ب هذا الحديث زاد و ا ج ت م ا ل الصماء أ ن ي ج ت م ل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه ا ل أ ي س ر ويبرز شقه ا ل أ ي م ن و ا ل م ن ا ب ذ ة أ ن يقول إ ذ ا نبذت اليك هذا الثوب فقد فإذا يقلبه بيده وجب والملامسة ولا ولا وجب البيع البيع يمسه ينشره مسه أن حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عن ب ث ة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أ خ ب ر ن ي عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص أ ن أ ب ا سعيد الخدري ة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل ا ل ح ب ل ة حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال وحبل ا ل ح ب ل ة أ ن تنتج ا ل ن ا ق ة بطنها ثم تحمل التي نتجت حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا ط ا ل ح بن عامر قال, قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم هشيم زمان حدثنا حدثنا بني فطبنا علي بن ابن الناس قال طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال شيخ علي أبي علي عيسى سيأتي على عضوض أو ف ا ل ا ل م و س ر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع ا ل ث م ر ة قبل أ ن تدرك حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد حيان ثالث بن سليمان بن الزبقان عن أبي حيان عن, أبي عن أبي إن أنا الشريكين المسيصي التيمي قال الله أبي أبي يقول هريرة رفعك ما لم يخن احدهما صاحبه ف إ ذ ا خانه خرجت من بينهما حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن شديد بن غ ر ق د ة حدثني الحي عن ع ر و ة يعني ابن أ ب ي الجعل البارقيه قال أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أ ض ح ي ة أ و ش ا ة فاشترى شاتين فباع أ ح د ه م ا بدينار ف أ ت ا ه ب ش ا ة ودينار فدعا له ب ا ل ب ر ك ة في ب ي ع كان لو اشترى ترابا لربح ف ي حدثنا الحسن بن ح ا ب و المنذر حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريف عن ابي لبيد حدثني ع ر و ة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف حدثنا محمد بن كثير العبدي اخبرنا سفيان حدثني ابو حسين عن شيخ من اهل ا ل م د ي ن ة عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار رسول يشتري فاشترا وسلم صلى عليه له معه بعث اضحية فاشترى وجاء ب بدينار ع ه ا بدينارين ف ع ش ت ر بدينار ى له أضحية ا و ج بدينار إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أ ن يبارك له في تجارته حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و ا س ا م ة حدثنا عمر بن ح م ز ة أ س ب ر ن ا سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه قال سمعت رسول عليه الله صلى الله عليه قال عليه الصلاه و ل س ل م يقول من استطاع منكم ان يكون مثل صاحب فرق الارز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الارز يا رسول الله فذكر حديث الغارفين اذكروا كل عملكم استأجرت حديث واحد أحسن حقه الثالث الجبل فقال كل واحد منهم أحسن عملكم قال وقال عليهم اللهم منهم سقط أني أجيرا بفرق أرز فلما عرضت عليه حقه أبا أن يأخذه وذهب فثمرته له حدثنا ت جمعت فقلت تلك فاستاقها ى إلى ورعائها أعطني ورعائها له فلقيني فقال أعطني حقي اذهب إلى تلك البقر اذهب فخذها فذهب بقرا حقي ح عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي عبيده عن عبد الله قال اشتركت أ ن ا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد ب أ س ي ر ي ن ولم أ ج ئ أ ن ا وعمار بشيء حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعه ب أ س ا حتى سمعت رافعه بن خديج يقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ع ن ه فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه ع ن ه ولكن قال ل أ ن يمنح أ ح د ك م أ ر ض ه خير من أ ن ي أ خ ذ عليها خراجا معلوما حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابن علي وحدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن أ ب ي ع ب ي د ة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أ ب ي الوليد عن ع ر و ة بن الزبير قال قال سيدنا سابق يغفر الله لرافع بن حديث أ ن ا والله أ ع ل م بالحديث منه إ ن م ا أ ت ا ه رجلان قال مسدد من ا ل أ ن ص ا ر ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كان هذا ش أ ن ك م فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا ت ك ر المزارع حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن محمد بن ا ك ر م ة بن عبد الرحمن بن الحارث بن إ ش ا م عن محمد بن عبد الرحمن بن أ ب ي ل ب ي ب ة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال ك ن ا نكر ا ل أ ر ض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك و أ م ر ن ا أ ن نكريها بذهب أ و ف ض ة حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي أ خ ب ر ن ا عيسى حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي وحدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا ليس كلاهما عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن واللفظ ل ل أ و ز ا ع ي حدثني ح ن ظ ل ة بن قيس ا ل أ ن ص ا ر ي قال س أ ل ت ر ا ف ع بن خديج عن ك ر ا ء ا ل أ ر ض بالذهب والورق فقال لا ب أ س بها إ ن م ا كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات و أ ق ب ا ل الجداول و أ ش ي ا ء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس شراء إ ل ا هذا فلذلك زجر عنه ف أ م ا شيء مضمون معلوم فلا باس أ س به ب وحديث إ ر ه ي م أ ي به ة حنظلة عن عن رابا حدثنا بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة سعيد عبد بن عن عن بن عن بن مالك قتيبة قيم ربيعة أبي أ ن ه س أ ل رافع بن خديج عن كراء ا ل أ ر ض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء ا ل أ ر ض فقال أ ب ي الذهب والورق فقال أ م ا بالذهب والورق فلا ب أ س به حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني أ ب ي عن جد الليل حدثني عقيل عن ابن شهاب أ خ ب ر ن ي سالم بن عبد الله بن عمر أ ن ابن عمر كان يكري أ ر ض ه حتى بلغه أ ن رافع بن خديج ا ل أ ن ص ا ر ي حدث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن شراء ا ل أ ر ض وعبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جراء ا ل أ ر ض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت ع م ي و كانا قد شهدا بدرا يحدثان أ ه ل الدار أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء ا ل أ ر ض قال عبد الله والله لقد كنت أ ع ل م في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ ر ض تكرى ثم خشي عبد الله أ ن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د ث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك في راء ا ل أ ر ض قال أ ب و داود رواه أ ي و ب وعبيد الله وكثير ا بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ا ل أ و ز ا ع ي عن حفظ بن عنان ي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أ ب ي ا ن ي س ة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أ ن ه أ ت ى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال ع ك ر م ة بن عمار عن أ ب ي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه ا ل أ و ز ا ع ي عن أ ب ي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود أ ب و النجاشي عطاء بن صهيب حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن ي ع ل ى بن حكيم عن سليمان بن يسار أ ن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته أ ت ا ه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ م ر كان لنا نافعا و ط و ا ع ي ة الله ورسوله أ ن ف ع لنا و أ ن ف ع قال قلنا وماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أ ر ض فليزرعها أ و فليزرعها أ خ ا ه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب قال كتب إ ل ي يعنى بن حكيم أ ن ي سمعت سليمان بن يسار بمعنى إ س ن ا د عبيد الله وحديثه حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن در عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أ ب ي ه قال جاءنا أ ب و رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ م ر كان يرفق بنا وطاعه الله وطاعه رسوله أ ر ف ق بنا نهانا أ ن يزرع أ ح د ن ا إ ل ا أ ر ض ا يملك رقبتها أ و م ن ي ح ة يمنحها رجل حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن منصور عن مجاهد أ ن أ س ي د بن زهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أ م ر كان لكم نافعا ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ف ع لكم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن ا ل ح ق وقال من استغنى عن أ ر ض ه ف ل ي م ن ح أ خ ا ه قال أ ب و داود وهكذا رواه ش ع ب ة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال ش ع ب ة حسيد بن أ خ ي رافع بن ف د ي ج حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أ ب و جعفر الخصمي قال بعثني عني أ ن ا وغلاما له إ ل ى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعه قال كان ابن عمر لا يرى بها باس حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ف أ ت ا ه ف أ خ ب ر ه رافع أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ى بني ح ا ر ث ة ف ر أ ى زرعا في أ ر ض ظهير فقال ما أ ح س ن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أ ل ي س أ ر ض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقه قال رافع ف أ خ ذ ن ا زرعنا ورددنا إ ل ي ه النفقه قال سعيد أ ف ق ر أ خ ا ك أ و أ ك ر ه بالدرافع حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل م ح ا ق ل ة و ا ل م ز ا ب ن ة و قال إ ن م ا يزرع ث ل ا ث ة رجل له أ ر ض فهو يزرعها ورجل منح أ ر ض ا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أ ر ض ا بذهب أ و ف ض ة قال أ ب و داود ق ر أ ت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أ ب ي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إ ن ي ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أ خ ي عمران بن سهم فقال أ ك ر ي ن ا ارضنا ك ل ا ن ا بمائتي درهم فقال دعه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ا ل أ ر ض حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكيل حدثني بكير يعني ابن عامر عن ابن أ ب ي نعم حدثني رافع بن خديج أ ن ه زرع أ ر ض ا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ف س أ ل ه لمن الزرع ولمن ا ل أ ر ض فقال زرعي ببذري و ع م ل لي الشط ولبن ي فلان الشط فقال أ ر ب ي ت م ا فرد ا ل أ ر ض على أ ه ل ه ا وخذ نفقتها حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن عن إسحاق قصيبة شريك أبي عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أ ر ض قوم بغير إ ذ ن ه م فليس له من الزرع شيء وله نفقته حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا إ س م ا ع ي ل وحدثنا مسدد أ ن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أ ي و ب عن أ ب ي ز ب ي ر قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل م ح ا ق ل ة و ا ل م ز ا ب ن ة و ا ل م خ ا ب ر ة و ا ل م ع ا و م ة قال عن حماد وقال أ ح د ه م ا و ا ل م ع ا و م ة وقال ا ل آ خ ر بيع السنين ثم اتفقوا وعن السنيا ورخص في العرائب حدثنا أبو بن حص عمر يزيد ابو ل س ي ي ا حدثنا ر أ حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا أبو حدثنا عباد بن عن ب ب ا د ا ل ع و ا م عن ف ي ا ن ب ن حسين يونس بن عبيد عن ابن عن جابر بن الله الله عن ابن عطاء عبد جابر ل ل ه قال نهى ر س والمحاقله ل ل ه صلى وعن الدنيا إ ل ا أ ن يعلم حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثير حدثني عن أ ب ي الزبير عن جابر بن عبد ابن جابر الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يزر ا ل م خ ا ب ر ة ف ل ي أ ذ ن بحرب من الله ورسوله حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي شيبه حدثنا عمر بن أ ي و ب عن جعفر بن برطان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل م خ ا ب ر ة قلت وما ا ل م خ ا ب ر ة قال أ ن ت أ خ ذ ا ل أ ر ض بنصف أ و ثلث او ث ل ث حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أ ه ل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أ و زرع حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد عن الليل عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن نافع غنج عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إ ل ى يهود خيبر ن خ ل خيبر و أ ر ض ه ا على أ ن يعتمدوها من أ م و ا ل ه م و أ ن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها حدثنا أ ي و ب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أ ي و ب حدثنا جعفر بن ب ر ق ا ن عن ميمون بن مهران عن ن ق س م عن ابن عباس قال ا س ت ت ح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أ ن له ا ل أ ر ض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها ولنا أعطاهم أهل أعلم على لكم على أن أنه خيبر ثمر نحن منكم نصف ولنا نصف فزعى ل فلما كان حين ي س ر م النخل بعث إ ل ي ه م عبد الله بن ر و ا ح ة ف ح ذ ر عليهم النخل وهو الذي يسميه أ ه ل ا ل م د ي ن ة الخرق فقال في ذ ذ ا و كذا ق ا ل و ا أكثرت رواحة علينا يبن رواحة فقال ف أ ن ا الي ح ذ ر النخل و أ ع ط ي ك م نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء و ا ل أ ر ض قد رضينا أ ن ن أ خ ذ ه بالذي قلت حدثنا علي ل م سهل الرملي حدثنا زيد ا بن ابي الزرقاء عن جعفر بن برقان ب إ س ن ا د ه ومعناه قال فحجر وقال عند قوله كل صفراء وبيضاء يعني الذهب و ا ل ف ض ة له حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ر ي حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال ف ح ذ ر النخل وقال ف أ ن ا أ ل ي جذاب النخل و أ ع ط ي ك م نصف الذي قلت حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ا بن جرين قال أ خ ب ر ت عن ابن ش ه ا ف عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن ر و ا ح ة فيخرس النخل حين يطير قبل أ ن يؤكل منه ثم يخير يهود ف ي أ خ ذ و ن ه بذلك الخرط أ و يدفعونه إ ل ي ه م بذلك الخرط لكي تفصى ا ل ز ك ا ة قبل أ ن ت أ ك ل الثمار وتفرق حدثنا ابن أ ب ي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إ ب ر ا ه ي م بن ط ح م ا ن عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن ه قال أ س ا ء الله على رسوله خيبر ف أ ق ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن ر و ا ح ة فخرقها ع ل ي ه حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا حدثنا ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع جابر ا بن عبد الله يقول خرسها ابن ر و ا ح ة أ ر ب ع ي ن أ ل ف وثق وزعموا أ ن اليهود لما خيرهم ابن ر و ا ح ة أ خ ذ و ا الزمر وعليهم عشرون أ ل ف وثق حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي شيبه حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن م غ ي ر ة بن زياد عن ع ب ا د ة بن نسي عن ا ل أ س و د بن ث ع ل ب عن ع ب ا د ة بن الصامت قال علمت ناسا من أ ه ل ا ل ص ف ة الكتاب و ا ل ق ر آ ن ف أ ه د ى إ ل ي رجل منهم ق و س ا فقلت ليست بمال و أ ر م ي عنها في سبيل الله عز وجل لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاسالنه أ ف أ ت ي ت ه فقلت يا رسول الله رجل أ ه د ى إ ل ي ق و س ا ممن كنت أ ع ل م ه الكتاب و ا ل ق ر آ ن وليست بمال و أ ر م ي عنها في سبيل الله قال إ ن كنت تحب أ ن تطوق طوقا من نار فاقبلها حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا ب ق ي ة حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو ح د ث ن ي ع ب ا د ة بن نسي عن ج ن ا د ة بن أ ب ي أ م ي ة عن ع ب ا د ة بن الصامت نحو هذا الخبر و ا ل أ و ل أ ت م فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال ج م ر ة بين كتفيك تقلدتها أ و تعلقتها حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي بشر عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن رخصا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في س ف ر ة سافروها فنزلوا بحي من أ ح ي ا ء العرب ف ص د ا ف و ه م ف أ ب و ا ان يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أ ت ي ت م هؤلاء الرخص الذين نزلوا بكم لعل أ ن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إ ن سيدنا ندر فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أ ح د منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقيه فقال رجل من القوم إ ن ي لارقي ولكن استضفناكم ف أ ب ي ت م أ ن ت ض ي ف و ن ما أ ن ا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء ف أ ت ا ه ف ق ر أ عليه ب أ م الكتاب ويسفل حتى ب ر ئ ك أ ن م ا أ ن ش ط من عقال ف أ و ف ا ه م جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا ا ب ت س م ف ق ا ل الذي رقى لا تفعلوا حتى ن أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستامره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ي ن علمتم أ ن ه ا ر ق ي ة أ ح س ن ت م واضربوا لي معكم ب س ه ن حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أ خ ي ه معبد بن سيرين عن أ ب ي سعيد الخطري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أ ب ي حدثنا ش ع ب ة عن عبد الله بن أ ب ي سفر عن الشعب عن خ ا ر ج ة بن الصلب عن عمه أ ن ه مر بقوم ف أ ت و ه فقالوا إ ن ك جئت من عند هذا الرجل بخير فارسلنا هذا ف أ ت و ه برجل معتوه في القيود فرقاه ب أ م ا ل ق ر آ ن ث ل ا ث ة أ ي ا م غ د و ة و ع ش ي ة كلما ختمها جمع بزاقه ثم سفل ف ك أ ن م ا أ م ش ط من عقال فأعطوه شيئا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا ابان عن يحيى عن ابراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن ا س ا ئ ب بن يزيد عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ك س ب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر ا ل ب ع ي خبيث حدثنا عبد الله بن مسلمه ا ل ق ع ن ب ي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن م ح ي ط عن أ ب ي ه أ ن ه ا س ت أ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ج ا ر ة الحجام فنهاه عنها فلم يزل ي س أ ل ه ويستاذنه حتى أ م ر ه أ ن ي ع ل ق ناضحه ورقيقه حدثنا مسدد حدثنا ح مسدد يزيد د بن زريع حدث حدثنا خالد عن عقمه عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام أ ج ر ه ولو ع ل م ه خبيثا لم يعط حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أ ن س بن مالك إ ن ه قال حجم أ ب و ط ي ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ر له بصاع من ت م و أ م ر أ ه ل ه أ ن يخففوا عنه من خراجه حدثنا عبيد ا ل ل بن حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن بن أبي شعبة قال سمعت سمع حازم أبا أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب ا ل إ م ا م حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ع ك ر م ة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن ر ف ا ع ة إ ل ى مجلس ا ل أ ن ص ا ر فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أ ش ي ا ء ونهى عن كسب ا ل أ م ر إ ل ا ما عملت بيدها وقال هكذا ب أ ص ا ب ع ه نحو الخد ب والغزل والنفش حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن أ ب ي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أ ب ي ه عن جده رافع هو ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب ا ل أ م ه حتى يعلم من أين ن هو ح د ث اين ق ص ب ة ع حفيان عن ز هو ر بكر بن عبد الرحمن ي أبي أبي عن عبد عن ع بن م س د عن عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الله الكلب صلى وسلم ومهر بغي وحيوان الكاهن حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا اسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمه اخبرنا محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ماجده قال قطعت من اذن غلام او قطعن م ا ذ ن فقدم علينا ابو بكر حاجه فاجتمعنا ل ي فرفعنا إ ل ى عمر بن الخطاب فقال عمر إ ن هذا قد بلغ القصاص أ د ع و لي حجاما ل ي ق ص ص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ي وهبت لخالتي غلاما و أ ن ا أ ر ج و أ ن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا طائغا ولا قصابا قال أ ب و داود روى عبد ا ل أ ع ل ى عن ابن إ س ح ا ق قال ابن م ا ج د ة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا س ل م ة بن الفضل حدثنا ابن إ س ح ا ق عن العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن ابن م ا ج د ة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن محمد بن إ س ح ا ق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن م ا ج د ة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله المبتع. حدثنا ا ل قال ك عن ن ابو ف ع عن ا ن عن ابن عمر عن عمر عمر ر س ل الله صلى الله عليه وسلم ل ا بقصة ع ب داود واختلف الزهري ونافع في ا ر ب ع ة احاديث هذا احدها حدثنا مسدد حدثنا يحيى مسدد عن شفيان حدثني س ل م ة بن كهيث حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من داع عبدا وله مال فماله للبائع إ ل ا أ ن يشترط المبتاع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 حدثنا الربيع بن نافع أ ب و ت و ب ة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أ ي و ب عن ابن سيريل عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب ف إ ن تلقاه م ت ل ق م ش ت ر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ا ل وردت و قال أ ب و علي سمعت أ ب ا داود يقول قال سفيان لا ي د ع بعضكم على بيع بعض أ ن يقول إ ن عندي خيرا منه بعشر حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن ط ا و و س عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يبيع حاضر ل ب ا د فقلت ما يبيع حاضر ل ب ا د قال لا يكون له سمسارا حدثنا زهير بن حرب أ ن محمد بن الزبرقان أ ب ا همام حدثهم قال زهير وكان ث ق ة عن يونس عن الحسن عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد و إ ن كان أ خ ا ه أ و أ ب ا ه قال أ ب و داود سمعت حصى بن عمر يقول حدثنا أ ب و هلال حدثنا محمد عن أ ن س بن مالك قال كان يقال لا يبيع, حاضر وهي كلمة جامعة لا يبيع له ولا له حدثنا ا لباث ر يبيع موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن سالم المكي ان اعرابيا حدث انه قدم ب ح ل و ب ة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحه بن عبيد الله فقال ان النبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك ح ا فشاورني د ا س حتى امرك ل ل ه او ا ن ه ع ض حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يضع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير نظرين بعد أ ن يحجبها ف إ ن رضيها أ م س ك ه ا و إ ن ف خ ط ه ا ردها وصاعا من ت م حدثنا موسى اسماعيل بن حدثنا حماد عن ايوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن ابي ه ر ي ر ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاه مصراه فهو بالخيار ث ل ا ث ة ايام ان شاء ردها وصاعا من طعام لا سمرا ء حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حدثنا المكي يعني ابن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ابن جريد حدثني زياد ان ل ث ا ب ت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فإن ربيها أنسكها وإن فخطها ففي صاع من تمر حدثنا أبو كامل فإن أنسكها وإن حدثنا اشترى احتلبها رضيها فخطها حلبتها صاع أبو ففي وفي واحد حدثنا صدقه بن سعيد عن جميع بن عمير التيني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع م ح ف ل ة فهو بالخيار ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن ردها رد معها مثل أ و مثلي لبنها قمحا وابن ب قال ي ة خ ا د محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن المسيد عن عمر عن عمر عطاء عن عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن بن بن بن بن بني ابي بن فعب يحيا احد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ و ق ت لسعيد فانك تحتكر قال ومعمر ك ابو ن يحتكر قال داود و س أ ل ت احمد ما ا ل ف ك ر ة قال ما فيه عيش ما ن قال ا و داود ق ل ا ل و ز ا ع ي المحتكر من يعترض بن بن سوء قال د ا تمر ابو ن المثنة قال عن حسن فقلنا له لا تقل عن حسن قال لا قال له تقل أ ب داود هذا الحديث عندنا باطل قال أ ب و داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر وسمعت أحمد بن س ي ق و ل س أ ل ت سفيان عن كبس القت قال كانوا يكرهون ا ل ح ك ر ة و س أ ل ت أ ب ا بكر بن عياش فقالت حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أ ب ي ه عن ع ل ق م ة بن عبد الله عن أ ب ي ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تكسر ف ك ة المسلمين ا ل ج ا ئ ز ة بينهم إ ل ا ح د من ا محمد ق ا م ح ا بن عثمان دمشقي ان سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ه عن ابي ه ر ي ر ة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله تعال فقال بل ادعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله تعال فقال بل الله يخفض ويرفع واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي م ظ ل م ة حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه اخبرنا ثابت عن انس بن مالك و ق ت ا د ة و ح م ي د عن انث الناس قال قال الناس يا رسول الله غلت س ع ر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله هو المسعر القابض الباطن الرازق و إ ن ي ل أ ر ج و ان أ ل ق ى الله وليس أ ح د منكم يطالبني ب م ظ ل م ة في دم ولا مال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا بن بن سفيان بن عيونة عن عن, أبيه عن أبيه هريرة أن العلاء الله صلى الله أبي وسلم رسول صلى عليه هريرة مر برجل يبيع طعاما ف س أ ل ه كيف تبيع ف أ خ ب ر ه فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا أن أدخل هو مدلول إليه يدك يده قال رسول وسلم ليس الحسن الله صلى الله عليه الصباح علي قال منا حدثنا يحيى عن عن من بن غشت كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل و حدثنا منهما بالخيار على صاحبه ما لم صاحبه بالخيار يسترقاه الا الخيار بيع على ح د موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى قال او يقول احدهما لصاحبه افتر حدثنا قصيده بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ع م ر بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أن المتبايعان تكون رسول بالخيار يفترقا خيار وسلم ولا الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم إلا ما صفقة ي حدثنا ل له يستخيل صاحبه أن أن يفارق صاحبه حشية أن حدثنا مسدد حدثنا حماد د ث ن ا ح عن جميل بن مره عن أ ب ي الوطيء قال غذونا غزوة لنا فنزلنا فباع ن ن منظلا ز ل ا ف صاحب لنا فرثا لغلام ثم أ ق ا م ا ب ق ي ة يومهما وليلتهما فلما أ ص ب ح ا من الغد حضر الرحيل فقام إ ل ى فرثه يسرجه فندم ف أ ت ى الرجل و أ خ ذ ه بالبيع ف أ ب ى الرجل أ ن يدفعه إ ل ي ه فقال بيني وبينك أ ب و ب ر ز ة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا فينا أبا برزة فينا ف قالت له ه ذ اترضيان ل فقال ق ص أ ان اخضي بينكما لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أ ن ه قال ما أ ر ا ك م ا افترقتما حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أ خ ب ر ن ا عن يحيى بن أ ي و ب قال كان أ ب و ز ر ع ة إ ذ ا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إ ل ا عن فراق حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ش ع ب ة عن ق س ا د ة عن أ ب ي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا ف إ ن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما و إ ن كتما وكذبا محقت ا ل ب ر ك ة من بيعهما قال أ ب و داود وكذلك رواه سعيد بن ابي ع ر و ب ة وحماه و أ م ا همام فقال حتى يتفرقا أ و يختارا ثلاث ميراث حدثنا يحيى بن معين حدثنا ح ص عن ا ل أ ع م ش عن أبي ص ابي ل ح عن أ ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ق ا ل مسلما أ ق ا ل ه الله عطرته حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله أ و ك ت ه م ا أ و الربا حدثنا سليمان بن د ا و د المهري أ خ ب ر ن ا ابن و ه ب أ خ ب ر ن ي حيوه بن شريط وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البر اللسي حدثنا حيوث بن شريح عن اسحاق ابي عبد الرحمن قال سليمان عن ابي عبد الرحمن الخرثاني ان عطاء الخرثاني حدث ان نافعا حدث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا تبايعتم بالعين و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم ا ل ج ه ا ز ص ل ط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم قال أ ب و داود ا ل إ خ ب ا ر لجعفر وهذا لفظه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أ ب ي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أ ب ي ا ل م ن ه ا ن عن ابن عباس قال قدم فقال المدينة وسلم وهم التمر وسلم من تمر رسول رسول يسلفون السنة والسنتين أسلف فليسلف والثلاثة الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر في كي ل ع م ا تقرا فتحت قصه من اجل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حدثنا حفل بن عمر حدثنا شعبه وحدثنا ابن كثير اخبرنا شعبه اخبرني محمد او عبد الله بن مجالب قال اختلف عبد الله بن شداد وابو برده في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال ان كنا نحلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر و وعمر في الخنطة والشعير والتمر قال و ت ابن أبزى فقال أبزى مثل ذلك حدثنا محمد بن ب ش ا حدثنا ر يحيا و ا ب ن م ه د حدثنا ي قال ش عن ب ة ع عبد الله بن أ ب ي المجالب وقال عبد الرحمن عن ابن أ ب ي المجالب بهذا الحديث قال عند قال و م م هو عندهم ق ا أ ب و داود الصواب ا بن أ ب ي ا ل م ج ا ل د هو ش ع ب أ خ ط أ فيه حدثنا محمد ا بن المصفى حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة حدثنا عبد الملك بن أ ب ي غ ن ي ة حدثني أ ب و إ س ح ا ق عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى ا ل أ س ل م ي قال غزونا مع رسول الله الله وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم الله الله الشام الشام البر مع عليه صلى في و ا ل ز ي ت سعرا معلوما و أ ج ل ا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسالهم حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن أ ب ي ا ل ح ا ق عن رجل نجراني عن ابن عمر أ ن رجلا أ س ل ف رجلا في ن خ ل فلم تخرج تلك ا ل س ن ة شيئا فاختصما ا ب ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم ا تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في ا ل ن خ ل حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أ ب و بدر عن زياد بن خ ي س م ة عن سعد يعني الطائي عن ع ط ي ة ا ل م سعد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره حدثنا ق ت ي ب ة ا بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ه انه ر فكسر ابتاعها د ي قال أصيب رجل في عهد رسول وسلم الله صلى الله عليه تصدق قالت له صدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك أ خ ب ر ن ي ابن جريج وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أ ب و عاصم عن ابن جريج المعنى أ ن أ ب ا ا ل ج ب ي ر المكي أ خ ب ر ه عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن بعت من أ خ ي ك ث م ر ا ف أ ص ا ب ت ه ا ج ا ئ ح ة فلا يحل لك أ ن ت أ خ ذ منه شيئا بم ا ت أ خ ذ مال اخيك بغير حق حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهب أ خ ب ر ن ي عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال ا ل ج و ا ئ ف كل ظاهر مفسد من مطر أ و برد أ و جراد أ و ريح أ و حريق حدثنا الحكم يحيى جائحة داود سعيد عثمان سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيري وهب دون تلت المال رأس قال يحيى وذلك في س ن ة المسلمين حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعه بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يفله حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش باسناده ومعناه قال ولا يذكيهم وله يذكيهم ه م عذاب أ ل ي م وقال في ا ل س ل ع ة بالله لقد أ ع ط ي بها كذا وكذا فصدقه ا ل آ خ ر ف أ خ ذ ه ا حدثنا عبيد الله ا ل ن م ع ا ن حدثنا أ ب ي حدثنا ك ه م س عن سياره منظور رجل من بني فزاره عن أ ب ي ه عن ا م ر أ ة يقال لها ب ه ي ت عن أ ب ي ه ا قال س أ ا ذ ن ابي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما ا ل ش ي ء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل قال ا ل ن س قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أ ن تفعل الخير خير لك حدثنا علي بن ا ل ج ع د اللؤلؤ خ ب ر ن ا حريز بن عثمان عن خ ب ا ن بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن و حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حريز بن عثمان حدثنا أ ب و فداس وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم قال غزوت مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أ س م ع ه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار حدثنا عبد الربيع ل ه بن محمد من محمد ف ي ي حدثنا داود ن الرحمن عن بن عبد العطار عمر د ن ا ر ن أ بن ي ا ل م ه ا نافع إ ي س رسول وسلم بن عبد بيع أن نهى عن عليه الله صلى الله ض ل الماء الرازي حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وحدثنا موسى بن ب ر ي بن ابو ف ع أ ت و ب ة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر ن ا عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر بن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب واتس النوع حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد الطمعاني أنه سمع أبا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الفر حدثنا بن سعيد حدثنا سفيان عن عن بن الله عليه الزهري سمع وسلم سعيد الرحمن عبد عن الزبير جابر قتيبة أبي بكر الفر صلى النبي صلى مسعود ا ل ل ه عليه وسلم ثمن أنه نهى عن ا ل ك ل ومهر ا ل ب غ ه والسلام ح و ا ه ع أبو حدثنا ر عن عبد انه ل ك ر ي م ع قيف بن عن عبد عن حسر ا ل ل ب نهى عباس قال ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع ثمن الكلب وإن الكل فاملا كفه ترابا حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ش ع ب ة أ خ ب ر ن ي عون بن أ ب ي جحيفه ان أ ب ا ه قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معروف بن س ع ي د الجذامي أ ن علي بن رباح النخني حدث أ ن ه سمع أ ب ا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا はんわる ا ل ك ا ولا مهر البغي مهر حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أ ب ي الزناد عن ا ا ع ر ا ب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حرم الخمر و ت م ن ه ا وحرم ا ل م ي ت ة و ت م ن ه ا وحرم الخنزير و ت م ن ه ا حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا ل ي ث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عطاء بن أ ب ي رباح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 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إ ن الله لما حرم عليهم شحومها أ ج م ل و ه ثم باعوه ف أ ك ل و ا س م ن ه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و ع ا ط م عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أ ب ي حبيب قال كتب إ ل ي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام حدثنا مسدد أ ن ب ش ر بن المفضل وخالد بن عبد الله ا ل حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن ب ر ك ة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن ب ر ك ة أ ب ي الوليد ثم اتفقا ه عن ابن عباس قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إ ل ى السماء فضحه ه الله اليهود ثلاثة إن الله حرم عليهم فباعوها أثمانها فقال ثلاثا الشحوم وأكلوا لعن ل ل إن وإن حرم إذا حرم على ق ولم م أ ك شيء ح ر ع ل يقل ه ثمنه م ولم ي في حديث خالد بن عبد الله الطحان ر أ ي ت ه وقال قاتل الله اليهود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ق ابي ل حدثنا ا ن إ د ر س ووكيع عروة الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن طعمة عمر عن عمر عن ابن بن ابن ابن ش ع عن ب ة ا ل م غ ي ر ة ب ن شعبة قال, قال, قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم من باع من الخمر الخنازية فليشقص حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت لما نزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن علينا وقال حرمت التجاره في الخمر حدثنا عثمان بن ابي شيخ حدثنا ابو معاويه عن الاعمش باسناده ومعناه قال في حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فيبعث علينا من ي أ م ر ن ا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إ ل ى مكان سواه قبل نبيع أن يعني جزافة حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أ خ ب ر ن ي نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهى رسول الله, صلى الله عليه وسلم أحمد عمر يبيعوه حتى حدثنا أ ن عبد الله بن عمر حدثه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يبيع أ ح د طعام اشتراه ا بكيل حتى يستوفيه حدثنا أ ب و بكر وعثمان ا ب ن أ ب ي ش ي ب ة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن ا ب ي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه ي حتى ي ك ت ا ل ه زاد أ ب و بكر قال قال قتل ابن عباس لم ا قال أ ل ا ترى أ ن ه م يتبايعون بالذهب والطعام مرجى حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا حدثنا ح م ا ن وحدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة وهذا ل ق ظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله إذا اشترى طعاما رسول صلى عليه وسلم أحدكم فلا يبعه يأجضه حتى قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس و أ ح س ب أ ن كل شيء مثل ل ط ع ا م حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ر أ ي ت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتروا الطعام جزافا أ ن يبيعوه حتى يبلغه إ ل ى رحله حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أ ح م د بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إ س ح ا ق عن أ ب ي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابدعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ف أ ر د ت أ ن أ ض ر ب على يده ف أ خ ذ ر ج ل من خلفي بذراعي فلتفت ف إ ذ ا زيد بن ثابت فقال لا ت ب ع حيث تعته حتى ت ح و ز ه إ ل ى رحله إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن تباع السلع حيث تبداع حتى يفوزها التجار الى رحلهم الله, عن عن الله, الله صلى إ ذ ا بايعت فقل لا خلاف فكان الرجل إ ذ ا بايع ت